السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل من علم و ص و ل ا وسهل بها اليه اصولا أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ابين اصول العلوم و أ ب ر د ا ل م ن ط ق منها والمفهوم أ م ا بعد فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الثاني من برنامج اصول العلم في س ن ة ا ل أ و ل ى ثلاث وثلاثين بعد ا ل أ ر ب ع م ا ئ ة و ا ل أ ل ف واربع وثلاثين بعد ا ل أ ر ب ع م ا ئ ة و ا ل أ ل ف وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد إ م ا م ا ل د ع و ة الاصلاحيه في ج ز ي ر ة العرب في القرن الثاني عشر ش ي خ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى س ن ة ست بعد المئتين و ا ل أ ل ف バーチャルの人生を見つけたのはあなたの人生を見つけた。 من براهين التوحيد بيان غ ر ه ا ن اخر من براهين التوحيد وهو ملك الله ا ل ش ف ا ع ة وهو ملك الله الشفاعه والمراد ب ا ل ش ف ا ع ة عند علماء التوحيد ا ل ش ف ا ع ة التي تكون عند الله الشفاعة التي تكون عند الله ف إ ن ا ل ش ف ا ع ة تقع في الشرع على ما يكون في الدنيا و ا ل آ خ ر ة مما يذكر بعضه في تصانيف الفقهاء و يذكر بعضه في كتب الاعتقاد و المراد منه هنا ما تعلق ب ا ل ش ف ا ع ة عند علماء الاعتقاد و هي ا ل ش ف ا ع ة عند الله عز و جل في ا ل آ خ ر ة و حقيقتها شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له و النفع المرجو له نوعان احدهما جلب خير و ا ل آ خ ر دفع ضر ي ن و النفع المكذوب له نوعان أ ح د ه م ا ج ل خير و ا ل آ خ ر دفع ضر فاما ان ي س أ ل الشافع الله ل أ ح د يشفع له يرجو أ ن يجلب له خيرا و إ م ا أ ن يشفع له يرجو أ ن يدفع عنه ضرا والمقصود من ايراد هذا الباب في كتاب التوحيد هو نصب برهان عظيم من براهين التوحيد ا ل د ا ل ة عليه وهو اختصاص ملك ا ل ش ف ا ع ة بالله عز وجل نعم وقال الله عز وجل وان ا للذين يخافون ان يشروا الى ربهم ليس لهم من دونه وليم ولا شرير Bihar. الشفيع المنفي هنا هو المبتدئ بالشفاعه ة دون إذن ا ل ل عز والشفيع وجل ل ا م ب ت دون الشفاعة د إ ذ ن الله عز و جل فهذا هو الذي نفاه الله عز و جل و يكون الشفيع المثبت في آ ي ا ت أ خ ر كقوله تعالى فما تنفعهم ش ف ا ع ة الشافعين أي الشافعين الذين أ ذ ن الله عز و جل لهم و الدليل الثاني قوله تعالى قل لله الشفاعه جميعا و دلالته على مقصد و ا ل ت ر ج م ة في قوله لله الشفاعه جميعا ف إ ن ا ل آ ي ة د ا ل ة على ملك الله ا ل ش ف ا ع ة من وجهين احدهما في تقديم ما يستحق ا ل ت أ خ ي ر فتقدير الكلام ا ل ش ف ا ع ة لله و تقديم ما حقه ا ل ت أ خ ي ر من طرائق القصر عند أ ه ل ا ل ع ر ب ي ة من طرائق القصر عند أ ه ل ا ل ع ر ب ي ة الذي يسميه ا ل أ ص و ل ي و ن الحصر و س ا ل أ عن ذ ل ك ر ت و لكم ان الاخباري لكره هدى هو بقولي ايش تخسر ص امري مطلقا ل م ن ر ي هو الذي يدعونا هو بل قصري تخسر أ م ر مطلق ب أ م ر ه و الذي يدعونه بالقصر فسياق الكلام المقدر ا ل ش ف ا ع ة لله قلب فصار لله ا ل ش ف ا ع ة ليفيد الحصر أ ي حصر ملك ا ل ش ف ا ع ة في الله وحده و ا ل آ خ ر في قوله جميعا و هي في, في لسان العرب من ا ل أ ل ف ا ظ ا ل م و ض و ع ة ل ل د ل ا ل ة على العموم و هو استغراق جميع ا ل أ ف ر ا د من ا ل أ ل ف ا ظ ا ل م و ض و ع ة في لسان العرب ل ل د ل ا ل ة على العموم و هو استغراق جميع ا ل أ ف ر ا د فجميع أ ف ر ا د ا ل ش ف ا ع ة ك ا ئ ن ة لله وحده لا يملك أ ح د شيئا منها و لو قل فاذا قلت جاء الطلاب جميعا صار المجيء شاملا جميع ا جميع الطلاب ا أ ن ه م قد ج ا ء و ا فكذلك قوله قل لله ا ل ش ف ا ع ة جميعا أ ي أ ن جميع أ ن و ا ع ا ل ش ف ا ع ة و أ ف ر ا د ه ا لله سبحانه و تعالى و ا ل د ل ي الثالث قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده ا ل آ ي ة و دلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله من ذا الذي يشفع عنده مع قوله إ ل ا ب إ ذ ن ه فنفى حصول ش ف ا ع ة تكون عنده إ ل الا مقترنة ش ف ع عنده ة تكون إلا م ق ت ر ن ة ب إ ذ ن ه فدل على ملكه إ ي ا ه ا فدل على ملكه اياها لتوقف حصولها على اذنه لتوقف حصولها على اذنه فهو المالك لها حقا و الدليل الرابع قوله تعالى وكم من ملك في السماوات ا ل آ ي ة و دلالته على مقصود ا س ت ر ج م ة في قوله وكم من ملك في السماوات مع قوله لا تغني شفاعتهم شيئا إ ل ا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء و يرضى فذكر توقف حصول ش ف ا ع ة ا ل م ل ا ئ ك ة المقربين على إ ذ ن الله و رضاه فذكر حصول ش ف ا ع ة ا ل م ل ا ئ ك ة المقربين م ت و ق ف ة على اذن الله و رضاه فدل أ ن ه مالكها و قوله في آ خ ر ا ل آ ي ة و يرضى مع حذف المتعلق للدلاله على العموم مع حذف المتعلق ل ل د ل ا ل ة على العموم يرضى يعني يرضى عن الشافع ام يرضى عن المشفوع عنهما م ع ه ما ا ل د ل ل على أ ن ه يعمهما حذف المتعلق يعني هذا الفعل بمن يتعلق هل يتعلق بالشافع أ م المشفوع لو ذكر لاختص ب أ ح د ه م لكن لما ح د ث المتعلق دل على عمومه و أ ن الرضا مطلوب عن الشافع و عن المشفوع له و الدليل الخامس قوله تعالى <تصفيق> ا ل ي د ع و ا الذين زعمتم من دون الله ا ل آ ي ة و دللته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله و لا تنفع ا ل ش ف ا ع ة عنده إ ل ا لمن أ ذ ن له و لا ت ف ع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. له فنفى حصول النفع للشفاعه الا بوجود اذنه فنفى حصول النفع ل ل ش ف ا ع ة إ ل ا بوجود إ ذ ن ه ل أ ن ه يملكها لانه يملكها فدل على اختصاصها b ぐに言わ u ていると言われていると言われていると言われていると言われていると言わ الشفاعه ا ل خ ا ل ي ة من إ ذ ن الله و إ ض ا ه الشفاعه الخاليه من اذن الله و رضاه و هي نوعان أ ح د ه م ا ا ل م ن ف ي ة عن الشافع المنفيه عن الشافع كالمنفي عن ا ل آ ل ه ة ا ل ب ا ط ل ة كالمنفي عن ا ل آ ل ه ة الباطله و الاخر المنفي المنفيه عن المشفوع له ا ل م ن ف ي ة عن المشفوع له ك ا ل ش ف ا ع ة للكافرين ك ا ل ش ف ا ع ة للكافرين و قوله رحمه الله الثالثه ص ف ة ا ل ش ف ا ع ة ا ل م ث ب ت ة و حقيقتها شرعا ا ل ش ف ا ع ة ا ل م ق ت ر ن ة ب إ ذ ن الله و يضاه ا ل ش ف ا ع ة ا ل م ق ت ر ن ة ب إ ذ ن الله و رضاه و هي نوعان أ ح د ه م ا ا ل م ث ب ت ة للشافع مثل إ ي ش مثل ش ف ا ع ة النبي صلى الله عليه و سلم ف أ ث ب ت الله عز و جل لرسوله صلى الله عليه و سلم ا ل ش ف ا ع ة عنده و في هذه يذكر العلماء أ ن و ا ع الشفعاء انواع الشفعاء فمنهم النبي صلى الله عليه و سلم و منهم ا ل ق ر آ ن و منهم الصيام هذه كلها أ ن و ا ع من الشفاعه واضح و كل المصنفين في ا ل ش ف ا ع ه ممن ب أ ي د ي ن ا ك ت ب ه لم يذكروا نوعا من الشفاعه نوعا من أ ن و ا ع الشفعاء و هو الله سبحانه و تعالى ففي الصحيح ثم يشفع أ ر ح م الراحمين ثم يشفع أ ر ح م الراحمين ف أ ع ل ى الشفعاء هو الله سبحانه و تعالى واضح هذه في الصحيح و مع ذلك المصنفون في ا ل ش ف ا ع ة لم يذكروها فيما هو ب أ ي د ي ن ا و لا سيما الرسائل ا ل م ف ر د ة فيها ف إ ن هذه المساله لم تذكر فيها كيف طيب يكون الله عز و جل شافع よし هو الله سبحانه و تعالى هذا من هذا الجنس و لها نظائر الخطاب الشرعي و النوع الثاني و ا ل آ خ ر ا ل ش ف ا ل م ث ب ت ة للمشفوع له ا ل م ث ب ت ة للمشفوع له مثل أ ه ل الكبائر من هذه ا ل أ م ة مثل أ ه ل الكبائر من هذه ا ل أ م ة فثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أ ن ه قال شفاعتي ل أ ه ل الكبائر من أ م ت ي فيكن هذا ممن أ ث ب ت ت له ا ل ش ف ا ع ة بالمشفوع لهم نعم ا ل ر ا ب ع ة فيكم <تصفيق> شفاعه القران ا ل ك ه ي م الخامسه سجل ما يفعله صلى الله عليه وسلم أ ن ه لا يدعو ا ل ش ف ا ع ة لم يسجل ف إ ذ ا هم ينوم الشفاعه ا ل س ا د س ة ان أ س ع د الناس بها ا ل س ا ب ع ة أ ن ه ا لا تكون لما نشرك بيان حبيبتها في الله فأقر إلا لكنها مقصود ن ف م ا ل ت ر ج م ة بيان برهان آ خ ر من براهين التوحيد وهو خلوص ملك ا ل ش ف ا ع ة لله خلوص ملك ا ل ش ف ا ع ة لله فلا يشاركه فيها أ ح د و الفرق بين ا ل ت ر ج م ة ا ل م ذ ك و ر ة و سابقتها أ ن ا ل ت ر ج م ة ا ل س ا ب ق ة تتضمن إ ث ب ا ت ملك الله للشفاعه ان ا ل ت ر ج م ة ا ل س ا ب ق ة تتضمن إ ث ب ا ت ملك الله للشفاعه و هذه ا ل ت ر ج م ة تتضمن إ ث ب ا ت خلوص ملكها لله عز و جل و انفراده بها فلا يشاركه أ ح د ف إ ن أ ع ظ م الخلق عند الله قدر وهو محمد صلى الله عليه و سلم لا يملك ه د ا ي ة من أ ح ب في الدنيا فكيف يملك في ا ل آ خ ر ة نفعا على وجه الاستقلال فكيف يملك في ا ل آ خ ر ة نفعا على وجه الاستقلال يعني ان المصنف أ ر ا د أ ن يبين الخلوص ب أ ي طريق ذكره بالطريق ا ل د ا ر على نفي ه د ا ي ة النبي صلى الله عليه و سلم لمن أ ح ب ه في الدنيا ف إ ذ ا كان في الدنيا لا يملك شيئا ف إ ن ه أ و ل ى الا يملك في ا ل آ خ ر ة شيئا على وجه الاستقلال إ ل ا أ ن يملكه الله ا ل ش ف ا ع فان الله يملكها ثم يملكها من شاء من الشفعاء و منهم النبي صلى الله عليه و سلم و ا ل ه د ا ي ة ا ل م ن ف ي ة عن النبي صلى الله عليه و سلم في ا ل ت ر ج م ة المراد بها ه د ا ي ة التوفيق و ا ل إ ل ه ا م هدايه التوفيق و الالهام فان ا ل ه د ا ي ة ا ل م ض ا ف ة إ ل ي ه في ا ل ق ر آ ن جاءت على نوعين فان الهدايه ا ل م ض ا ف ة اليه صلى الله عليه و سلم في ا ل ق ر آ ن جاءت على نوعين أ ح د ه م ا ه د ا ي ة م ن ف ي ة كقوله تعالى إ ن ك لا تهدي من أ ح ب ب ت و هي ه د ا ي ة التوفيق و ا ل إ ل ه ا م و ا ل آ خ ر ه د ا ي ة م ث ب ت ة كقوله تعالى و إ ن ك لتهدي ا إ ل ى صراط مستقيم و هي ه د ا ي ة البيان و ا ل إ ر ش ا د و هي هدايه البيان و الارشاد فعلم أ ن ه لا تعارض بين ا ل آ ي ت ي ن انه لا تعارض بين الايتين <تصفيق> واضح إ ح د ى ا ل آ ي ت ي ن فيها نفي و ا ل أ خ ر ى فيها إ ث ب ا ت و الجمع بينهما على ما ذكرنا أ ن المنفي عنه نوع من الهدايه و المثبت له نوع آ خ ر من الهدايه و من ا ل أ ص و ل ا ل ع ظ ي م ة في فهم ا ل ق ر آ ن القطع أ ن كلام الله لا يعانض بعضه بعضا و لا يناقض بعضه بعضا ف إ ن هذا أ ص ل من أ ص و ل ا ل إ ي م ا ن ب ا ل ق ر آ ن الكريم ف إ ذ ا تقرر في قلب العبد م ت ح ت له ر و ز ن ة ك ب ي ر ة في فهم كلام الله عز و جل فمتى استقر في القلب هذا ا ل أ م ر طلب بين كل ما توهم منه التعارض ما يؤلف بين ا ل آ ي ت ي ن و هذا الباب من أ ع ظ م أ ب و ا ب م ع ر ف ة التفسير فمثلا في آ ي ا ت نفى الله عز و جل ا ل أ ن س ا ب في ا ل آ خ ر ة فقال فلا أ ن س ا ب بينهم يومئذ و لا يتساءل فنفى ا ل أ ن س ا ب ثم قال سبحانه و تعالى يوم يفر المرء من أ خ ي ه و أ م ه و أ ب ي ه و صاحبته و بنيه و ا ل ر ا ب ط ة بين هؤلاء هي ر ا ب ط ة النسل ف أ ث ب ت ه ا طورا و نفاها طورا آ خ ر فالمجزوم به أ و ل ا أ ن هذه ا ل آ ي ا ت لا يناقض بعضها بعضا و لا يعارض بعضها بعضا ثم يبقى بعد ذلك النظر ا ل آ خ ر في طلب التوفيق بين هذه ا ل آ ي ا ت التي يتوهم تعارضها ب أ ن يقال مثلا إ ن ا ل أ ن س ا ب ا ل م ن ف ي ة هي ا ل أ ن س ا ب التي يحصل بها النفع فقوله فلا أ ن س ا ب بينهم يومئذ يعني فلا أ ن س ا ب توجب النفع بينهم يومئذ و تكون ا ل أ ن س ا ب ا ل م ث ب ت ة في ا ل آ ي ا ت ا ل أ خ ر ى المراد بها ا ل ر ا ب ط ة ا ل م ع ر و ف ة بينهم فالنسب ثابت من ج ه ة ا ل ر ا ب ط ة و منفي من جهه ة النفع فالنسب ثابت من ج ة النفع ر ا ب ط ة و م ي من ن جهة ا ل ف و لشيخ شيخنا و محمد ا ل أ م ي ن الشنقيطي كتاب نفاع في هذا اسمه دفع 呂布さんはあなたの名前を知りたいと思います。 私はあなたのお気持ちを聞いていると言っていました。 يصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه د ل ي ل ي فالدليل ا ل أ و ل قوله تعالى إ ن ك لا تهدي من أ ح ب ب ت و ج ل ا ل ت ه على مقصود ا ل ت ر ج م ة في نفي حصول هدايه ة النبي ا صلى ل ل عليه وسلم لمن أحب في أحب النبي د ي في نفي حصول هداية ا ا ن حصول ل صلى الله عليه و سلم لمن أ ح ب في الدنيا التي هي دار ملك الخلق التي هي دار ملك الخلق ف إ ذ ا كان نفعه في الدنيا منفيا لمن أ ح ب ب ا ل ه د ا ي ة ف إ ن نفيه أ و ل ى في ا ل آ خ ر ة ف إ ن نفيه أ و ل ى في ا ل آ خ ر ة فلا ينفع أ ح د ا على وجه الاستقلال فلا ينفع أ ح د ا على وجه الاستقلال قال الله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن فتزول ا ل أ م ل ا ك المدعاه في ا ل آ خ ر ة فلا ملك إ ل ا لله سبحانه و تعالى و من أ ف ر ا د ذلك أ ن يكون النبي صلى الله عليه و سلم هو و من دونه لا يملكون نفعا على وجه ا س ت ق ل ا ل إ ل ا ما أ ذ ن الله عز و جل لهم به و من ذلك إ ذ ن ه عز و جل للنبي صلى الله عليه و سلم و لغيره ب ا ل ش ف ا ع ة فدل نفي هذا عنه صلى الله عليه و سلم على خلوص ملك ا ل ش ف ا ع ة لله عز و جل و أ ن ه لا يشاركه أ ع ظ م الخلق جاهل و أ و س ع ه م قدرا و أ ر ف ع ه م مقابا عنده م و هو النبي صلى الله عليه و سلم و الدليل الثاني حديث المسيب بن حزم رضي الله عنه قال لما حضرت أ ب ا طالب ا ل و ف ا ة الحديث متفق عليه و دلالته على م ق ص و د ا ل ت ر ج م ة في كون ا ل ق ص ة ا ل م ذ ك و ر ة سببا لنزول ا ل آ ي ة المترجم بها و دلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في كون ا ل ق ص ة ا ل م ذ ك و ر ة سببا لنزول ا ل آ ي ة المترجم بها فهو كالتفسير لها و م ع ر ف ة سبب النزول, النزول تعين على فهم ا ل آ ي ة و معرفه سبب النزول تعين على فهم الايه ذكره أ ب و العباس ابن تيميه في م ق د م ة أ ص و ل التفسير فيبين هذا أ ن المراد بمن أ ح ب في ا ل آ ي ة هو عمه من أ ب و طالب ابن عبد المطلب و هو الذي كفل النبي صلى الله عليه و سلم صغيرا و حماه كبيرا فمع مزيد ما كان يصل إ ل ى النبي صلى الله عليه و سلم من النفع إ ل ي ه لم يقدر النبي صلى الله عليه و سلم على شيء له إ ل ا شيئا ملكه ن الله عز و جل إ ي ا ه و هو شفاعته له ب أ ن صار في ضحضاح من النار ب أ ن أ خ ر ج ه إ ل ى ضحضاح من النار و الضحضاح هو الماء المتكاثر على وجه ا ل أ ر ض هو الماء المتكاثر على وجه ا ل أ ر ض هذا يسمى ضحضاه ك ب ق ي ة السير التي تكون على وجه ا ل أ ر ض ينغم ر فيها ا ل إ ن س ا ن هذا يسمى ضحضاه من الماء و ضحضاه من ا ل أ ر ض فهذا هو الذي ملكه ملكه النبي صلى الله عليه و سلم في عمه و لم يقدر على ما هو أ ع ظ م من ذلك على ما هو ع ظ م من ذلك و هو إ خ ر ا ج ه من النار フィギュアスケー يعبد غير الله كان ينذر ل أ ح د أ و يذبح ل أ ح د دون الله سبحانه و تعالى ف إ ن هذا أ ج ه ل من أ ب ي جهل ف إ ن أ ب ا جهل و أ ض ر ا ب ه لما قيل لهم قولوا لا إ ل ه إ ل ا الله قالوا أ ج ع ل ا ل آ ل ه ة إ ل ه ا و ا ح د ة إ ن هذا لشيء عجاب ف أ ب و جهل و أ ض ر ا ب ه علموا أ ن ه م إ ذ ا قالوا لا إ ل ه إ ل ا الله يقتضى ذلك أ ن تكون ا ل ع ب ا د ة لمن أ ن تكون ا ل ع ب ا د ة كلها لله وحده و أ م ا ا ل م ت أ خ ر و ن الذين يزعمون أ ن ه م من أ ه ل لا إ ل ه إ ل ا الله ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله وينذرون لغير الله فهؤلاء كاذبون في في دعواهم فهم ينتسبون إ ل ي ه ا قولا ويكذبونها عملا ف أ ب و جهل حينئذ أ ع ل م منهم و هذه المسائل لا يعرف قدرها إ ل ا من عرف قدر الشرك و التوحيد ف إ ن الذي يعرف قدر الشرك و التوحيد و ي د ل ي ما كانت عليه العرب ا ل أ و ل ى و ما صار عليه الناس ب أ خ ر في القرون ا ل أ خ ي ر ه للمسلمين يعرف أ ن كلام المصنف رحمه الله تعالى حق ولكن ا ل ن ا ش ئ ة اليوم في بلاد ا ل إ س ل ا م الذين لا يعرفون هذا ممن نشا في بلاد التوحيد صار منهم من يتفوه ب أ ن هذا كلام معظم فوق الحد الذي يمكن تصوره و أ ن له دوافع س ي ا س ي ة أ و ا ج ت م ا ع ي ة أ و ا ق ت ص ا د ي ة أ و غير ذلك من ه ر ط ق ا ت هؤلاء و إ ذ ا أ ر ا د هؤلاء أ ن يرفعوا عنهم غ ش ا و ة ا ل ت أ ث ي ر السياسي ل ل أ ح د ا ث ا ل م ع ا ص ر ة ف ل ي ق ر أ و ا للمؤرخين الذين ليسوا من هذه البلاد و ل ي ق ر أ و ا للجبره وما كتبه رحمه الله تعالى في عجائب ا ل آ ث ا ر مما كان عليه الناس من الشرك وما كتبه بعض المستشرقين من ا ل ر ح ا ل ة ا ل إ ن ج ل ي ز الذين وصلوا إ ل ى بلاد المشرك فحدثوا بما عليه الناس من ا ل و ث ن ي ة وهم ينتسبون إ ل ى ا ل إ س ل ا م فمن اطلع على تلك الحقائق عرف أ ن ه كان في هذه البلاد بل كان في نجل بل كان في الرياض من يعبد غير الله سبحانه و تعالى و ا ل أ ر ض ا ل م ق د س ة لا تقدس أ ح د ا و إ ن م ا يقدس ا ل م ر أ ة عمله ف إ ذ ا كان له عمل صالح قدسه ذلك العمل و انما يقدس المرء عمله ف إ ذ ا كان له عمل صالح قدسه و رفعه فاياكم و الاصغاء إ ل ى مقالات صار يتفوه بها بعض الناس من أ ن تعظيم الشرك الواقع في ج ز ي ر ة العرب كان ل أ ج ل دوافع منها الخروج على و ل ا ي ة بني عثمان و أ ن ا ل د و ل ة ا ل ن ا ش ئ ة في هذه البلاد كانت تريد خلع ع ب ا ء ة ا ل و ل ا ي ا ت ا ل ع ث م ا ن ي ة ف ا ت ك أ ت على م س أ ل ة الشرك و لا يعلم هؤلاء الجهال ا ل ت ا ر ي خ الذين ينتسبون إ ل ي ه أ ن ا ل أ ن ظ م ة ا ل ص ا ل ر ة في خ ل ا ف ة بني عثمان لا تعد نجم م ن ط ق ة من مناطق النفوذ العثماني فهناك خرائط ص ا د ر ة في الشيخ العثماني تبين مناطق النفوذ العثمان ي و كانت نجد م ن ط ق ة خ ا ر ج ة عن هذا النفوذ ليست تحت ولايه العثمانيين باعترافهم هم فلا ح ا ج ة إ ل ى التجني عليهم كما أ ن من وعى هذا يعلم أ ن ح ق ي ق ة ا ل أ م ر وجود مظاهر للشرك كانت م و ج و د ة و قد حدثنا بعض ا ل م ع م ر ي ن ممن أ د ر ك ن ا عن أ ش ي ا ء أ د ر ك و ه ا مع و ق ت ق ر ي ب ب ع د ا ن ت ش ا ا ر دعوة ل ت و ح ي د ف م ا ب ن ينبغي ل ان من قبل يكون في ب ع هذه الاحيان ر ت تروج ينبغي ان يكون هذه البلاد مظاهر ق في عند بعض الاحيان كلم ينبغي ان ن يكون ه و ي ب ح و ن ع ن وينذرون د ه ل ا ح ي ا ن ا ل م ن ف و ح ة ن خ ل ة ع ظ ي م ة اسمها فحل الفحول ت أ ت ي إ ل ي ه ا النساء و ي س أ ل ه ا الزوج و الولد من دون الله سبحانه و تعالى ف إ ذ ا أ ر ا د ا ل إ ن س ا ن أ ن يتبين مدلهما إ ذ ا عرض ف ل ي ق ر أ ما كتبه غير أ ه ل هذه البلاد و منهم ممن سميت لكم ما كتبه الجبرتي رحمه الله تعالى في عجائب ا ل آ ث ا ر أ و كتبه بعض المؤرخين اليمن مثل لطف الله ج ح ا ت و الشوكاني في كتبهم ا ل ت ا ر ي خ ي ة ا ل خ ا م س ة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إ س ل ا م ع ن ه السادسه الربع له زعم إ س ل ا م عنده طيب و س ا ئ ل السابعه كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل ولان ذلك الثامنه ن ظ ر ب ه اصحاب السوء على ا ل إ ن س ا ن التاسعه قولهم رحمه الله التاسعه وضبطوا تعظيم الاسلاك والاكابر فاذا جرى قولهم حجه مع كونهم خالفين الشريعه ف إ ذ ا ج ع ل قولهم ح ج ة مع كونهم م خالفين ا ل ش ر ي ع ة ف إ ن لم يوجد هذا فالاصل الاقتداء ب ا ل أ س ل ا ك و ا ل أ ك ا ب ر ف إ ن لم يوجد هذا فالاصل الاقتداء ب ا ل أ س ل ا ف و ا ل أ ك ا ب ر يعني متى يدم الاقتداء ب ا ل أ س ل ا ف و ا ل أ ك ا ب ر اذا كانوا مخالفين ل ل ش ر ي ع ة ف إ ن لم يوجد ف ا ل أ ص ل يقتدى بمن ب ا ل أ س ل ا ف و ا ل أ ك ا ب ر هم الذين يقتدى بهم و أ م ا ا ل أ ح ي ا ء لا تؤمن عليهم ا ل ف ت ن ة قال ابن مسعود رضي الله عنه من كان مقتديا فليقتدي بمن مات ف إ ن الحي لا تؤمن عليه ا ل ف ت ن ة إ ذ ا أ ر ا د ا ل إ ن س ا ن أ ن يقتدي لا يقتدي بالحي يقتدي بمن مات و لا سيما إ ذ ا أ ر ا د أ ن يقتدي بزمن فتنة إذا كان العمر في زمن ف ت ن ة إ ذ ا كان ا ل ع م ر في زمن ف ت ن ة تتجدد للناس أ ق و ا ل تحت ض غ ط م ط ر ق ة ا ل ف ت ن ة فتجد ا ل إ ن س ا ن يتكلم في مسائل الدين و يقسم أ ن و ا ع و يجدد مقالات في هذه المسائل ا ل و ا ق ع ة ل أ ن ه تحت ت أ ث ي ر م ط ر ق ة ا ل ف ت ن ة و م ط ر ق ة الفتنه ليست هي ا ل م ط ر ق ة التي يملكها السلطان فقط بل هي التي أ ي ض ا يملكها الناس فتجد من الناس من يتكلم يبتغي رضاء السلطان و من الناس من يتكلم يبتغي رضاء الناس و كل منهم يحاول أ ن يسجل له رصيدا عند هذا أ و ذاك و يعظم هذا في أ ز م ن ه الفتنه ف ا ل ن ج ا ة لك أ ن لا تقتدي بمقالات حادثه في أ ز م ن ه الفتن ف إ ذ ا أ ر د ت أ ن تعرف م س أ ل ة ما فانظر إ ل ى من تكلم فيها في غير الفتنه ف إ ذ ا اردت أ ن تعرف حكم المظاهرات أ و الاعتصامات لا تسمع لمن يتكلم فيها ا ل آ ن ل أ ن ه تحت ضغط ما لكن انظر ماذا قال السابقون ف إ ذ ا خائف ماذا قال السابقون من العلماء المعروفين تمسك به وما تجدد فدعه ف إ ن ن ج ا ة دينك ونفسك عند الله عز وجل هي ا ل م ق د م ة على ف إ ذ ا ا ت ف ع ت ا ل ف ت ن ة عند ذلك يعود للناس رشده م وتثبت لهم عقوله م فيندم حينئذ ولا تمندم من تكلم فيها فكان محمد بن سيرين إ ذ ا ذكر يوم ا ل ج م ا د م بكى بكاء عظيما لما بدر منه رحمه الله تعالى في ف ت ن ة ابن الاشعث وما ذكر أ ح د ف ت ن ة ابن الاشعث ممن كان فيها إ ل ا ندم عليها أ ش د الندم في آ ث ا ر ك ث ي ر ة من أ ر ا د أ ن ي ض ط ر ع عليها في كتاب الطبقات لابنه سعد رحمه الله تعالى حتى يعرف ا ل إ ن س ا ن قدر هذه ا ل أ ص و ل الشرعيه و أ ن مما يعصم دينه و يحفظ نفسه عند الله سبحانه و تعالى أ ن لا يكون ورعا بما يروج في أ ز م ن ة ا ل ف ت ن ة ف إ ن أ ز م ن ة ا ل ف ت ن ة ترمي فيها الشياطين حبائل منها حبائل ظاهرها الخير فتتعلق برقاب الناس فرب إ ن س ا ن جرته م ق ب و ل ة إ ل ى نار جهنم ف ا ل س ل ا م ة ل ل إ ن س ا ن أ ن يرجع إ ل ى كلام العلماء الذين سلفوا قبل اشتداد الفتن حتى يتجلى ل ل إ ن س ا ن القول في ا ل م س أ ل ة و أ ن ا أ ض ر ب لكم مثلا ف إ ن ه لما حدثت أ ح د ا ث الحادي عشر من سبتمبر تكلم الناس بكلام كثير في ت ع ز ي ة الكفار في الكفار ومن رجع إ ل ى فتاوى العالمين الجليلين ا بن باز و ا بن ع ث م ي ن ر أ ى لهم فتاوى صدرت قبل ضغط 11 سبتمبر فيتجلى له الحق في هذه ا ل م س أ ل ه أ ن الصواب فيها كذا و كذا و أ ن ممن أ ف ت ى به فلان و فلان فيكون في ذلك ل ل إ ن س ا ن ع ص م ة في دينه و ن ج ا ة في أ م ر ه ولا تحجب ش غ ل بالخلق ولا عن نفسه ت بالخلق عن الحق وتجرد في ذلك لله سبحانه وتعالى و ا ل أ م ر كما قال حذيفه رضي الله عنه لما خرج أ ه ل ا ل ك و ف ة على أ م ي ر ه م فطردوه فجاء رجل منهم إ ل ى ع ذ ي ف ه بن اليمان و أ ب ي مسعود ا ل أ ن ص ا ر ي الصحابيين الجليلين وهما في المسجد والناس يروجون ل إ خ ر ا ج أ م ي ر ه م فقال لهم هذا الرجل أ ن ت م في المسجد والناس قد أ خ ر ج و ا اميرهم فسكت الصحابيان فقال ذلك الرجل والله إ ن ا لعل ى ا ل س ن ة شوفوا شوفوا الحماس يعني يجي ل ل ص ح ا ب ة و يتكلم و يسكتون ا ل ص ح ا ب ة و بعدين يقول يحلف يقول و الله إ ن ا لعل ا ل س ن ة قال ح ذ ي ف ة و الله لا تكونون على ا ل س ن ة حتى يشفق الراعي و تنصح الرعيه ا قال حتى يشفق الراعي و تنصح ا ل ر ا ع ي ة هذه ا ل س ن ة و أ م ا غيرها من ا ل أ ج ن د ا ت ا ل د ا خ ل ي ة و ا ل خ ا ر ج ي ة و نحوها ا ل إ ن س ا ن يبرئ نفسه ويتابع دين النبي صلى الله عليه وسلم دين النبي محمد آ ث ا ر نعم المطيه للفتى اخبار نسال الله عز وجل نعم واياكم على الاسلام والسنه في ذلك الثانية ل ا عشر ش ر لكون الأمان لأنه الأنبعات الثانية بخاتهم التأمر لقوى على عشر في ب لان الشبهة في القصه ع ا ن ة لم يجاهده الا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكليفه فلاجل عظمتها وخروجها عندهم انتصروا عليها باب ما جاءنا سبب قبل ا ن ل ه وتقديم دينهم هو الخلق في الصالحين مقصود الترجمه بيان سبب وقوع الناس ف الشرك بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد مع ظهور براهين التوحيد ف إ ن ق و ة البرهان تدفع الشرك عن القلب فان قوه البرهان تدفع الشرك عن القلب و مع ذلك وقع الناس فيه و مع ذلك وقع الناس فيه و السبب الموجب ذلك هو الغلو في الصالحين هو الغلو في الصالحين و الغلو هو ا ل م ج ا و ز ة هو مجاوزه الحد ا ل م أ ذ و ن فيه على وجه ا ل إ ف ر ا ط م ج ا و ز ة الحد ا ل م أ ذ و ن فيه على وجه ا ل إ ف ر ا ط و لا بد من هذا ا ل ق ي ء على وجه ا ل إ ف ر ا ط ل أ ن ك إ ذ ا طلبت اطلقت ف م ج ا و ز ة الحد تاره تكون ب ا ل إ ف ر ا ط و تاره تكون بالتفريط فلا بد من جعل الغلو مقيدا ب أ ن ه م ج ا و ز ة الحد ا ل م أ ذ و ن فيه ب ا ل إ ف ر ا ط أ ي ب ا ل ز ي ا د ة حتى يقع ا ل إ ن س ا ن في ا ل م خ ا ل ف ة و ل ل ع ل ا م ة فالح والله رحمه الله تعالى في منظومته في المصطلح بيت جميل في لذكر هذين ا ل أ م ر ي ن المتقابلين و ما يكون من الخير بينهما فقال خير ا ل أ م و ر الوسط الوسيط و شرها ا ل إ ف ر ا ط و التفريط خير ا ل أ م و ر الوسط الوسيط و شرها ا ل إ ف ر ا ط و التفريط و إ ن م ا كان سبب الشرك هو الغلو في الصالحين ل أ ن للصالحين قدرا و لهم حق ل أ ن للصالحين قدرا و لهم حق ف ا ل ز ي ا د ة في أ ق د ا ر ه م و ا ل م ب ا ل غ ة في حقوقهم توقع في الشرك ف ا ل ز ي ا د ة في أ ق د ا ر ه م و ا ل م ب ا ل غ ة في حقوقهم توقع في الشرك نعم و قول الله عز و جل كان في اجل توفيقكم و ع قال عليه الصلاه م و ا و س ل ا م على سيدنا محمد راتب النابلسي س ن قال عليه الصلاه م والسلام على سيدنا محمد راتب ا ل ن ا ب ف س ي قال عليه الصلاه والسلام و إنما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم و ا ل ق ل و ف إ ن م ا أ ه ل ك من كان قبلكم ا ل ق ل و والمسلم ي ن المسلمين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المننقع من قالها ث ل ا ث ا ذكر ا ل م س ط ن ع رحمه الله لتحقيق ترجمه وقصود جدد فالدليل ا ل أ و ل قوله تعالى ف يا اهل الكتاب الايه ودلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله لا تغلو في دينكم لا تغلو في دينكم فنهاهم عن الغلو والنهي للتحريم والنهي عن التحريم ومن الغلو الذي كانوا فيه ا ل رفع اليهود عزيرا فوق مقامه فقالوا ابن الله و رفعت النصارى عيسى و أ م ه فوق قدرهما فقالوا عيسى ابن الله و جعلوا أ م ه شركا ي في الثالوث عندهم على اختلاف في ح ق ي ق ة م ش ا ر ك ة مريم العذراء في ا ل ص ل ة بين الناسوت و ا ل ل ه و ت و المقصود أ ن هؤلاء وهؤلاء كلهم رفعوا كلهم رفعوا ناسا من الصالحين من أ ن ب ي ا ء الله عز و جل فوق قدرهم فغلوا في دينهم و الدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى و قالوا لا تذرن الهتكم الحديث رواه البخاري و د ل ل ت ه على مقصود الترجمه في قوله و قالوا لا تذرن آ ل ه ت ك م و هذه ا ل آ ل ه ة هي ا ل م ف س ر ة بقوله ودا و لا سواعا و لا يغوثا و يعوقا و نسرا و كانوا كما فسره ابن عباس رضي الله عنه ر ج ا ل صالحين ثم غلوا فيهم بعد موتهم حتى جعلوا لهم ت م ا ت ي ل ا ليذكروهم ب ع ب ا د ة الله ثم عبدوهم من دون الله عز و جل فلما غلوا في الصالحين وقعوا في الشرك فكانت إ ق ا م ت ه م أ و ل ا عند قبورهم لتحملهم على الاشتياق الى ا ل ع ب ا د ة ثم صورهم و ليذكروهم بالعباد ثم عبدوهم من دون الله عز و جل وهكذا الشر ي ب د أ شيئا فشيئا حتى يعظم و يتزايد والدليل الثالث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تطروني كما أ ط ر ت النصارى الحديث أ خ ر ج ا ه الصحيحين وهو عند مسلم ب أ ص ل ه لا بلفظه وهو عند مسلم ب أ ص ل ه لا بلفوظه فيكون عزوه صحيحا أ م غير صحيح فيكون عزوه صحيحا قال العراقي في ا ل أ ل ف ي ة و ا ل أ ص ل يعني البيهقي و من عزا و ليت إ ذ زاد ا ل ق م ي د ي ميزه أ ي أ ن من طرائق العزو عند المخرجين إ ر ا د ة إ ص ا ب ة ا ل أ ص ل فاذا كان أ ص ل الحديث في كتاب جاز نسبته اليه كهذا الحديث و أ ص ل ح د ي ث عمر عند م س ل م لكن ليس ف ي ه هذا اللفظ فمثل هذا إ ذ ا ذكر جاز نسبته الى المتفق عليه و ا ل أ ك م ل أ ن يقال في مثله أ خ ر ج ه البخاري بهذا اللفظ و أ ص ل ه عند مسلم ف إ ن هذا أ و ع ى في ا ل د ل ا ل ة على موضعه من الصحيح ي ن ك ح د ي ث ه أ ي و ب عن ما عن ي و ب عن ب ي ق ل ا ب ة ا ل ج ر م عن مالك بن حويره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال صلوا كما ر أ ي ت م و ن ي أ ص ل ي فهذا الحديث يقال فيه اخرجه البخاري بهذا اللفظ و أ ص ل ه عند مسلم ف أ ص ل الحديث عند مسلم لكن ليست فيه هذه ا ل ل ف ظ ة و دلالته على مقصود الترجمه في قوله كما اطرت النصارى ابن مريم اي في قولهم عيسى ابن الله و وقعوا في الشرك لما غلوا في رجل صالح و هو نبي الله عيسى عليه الصلاه و السلام و الاطراء هو مجاوزه الحد في المدح بالكذب فيه و م ج ا و ز ت الحد في المدح بالكذب فيه فيكون أ ص ل المدح م أ د و ن ا به لكن ا ل ز ي ا د ة ا ل م ف ض ي ة إ ل ى الوقوع في الكذب تكون م ح ر م ة فمدح النبي صلى الله عليه و سلم ش ا ئ ز لكن إ ذ ا بلغ بصاحبه ا ل إ ط ر ا ء حرم ل ن ه ي صلى الله عليه و سلم وسلم والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ي ا ك م ا ل غ ل و الحديث أ خ ر ج ه النسائي وابن ماجه و إ س ن ا د ه صحيح وبياض المصنف لراويه أ ي لم يثبت اسم راويه من ا ل ص ح ا ب ة بل ترك ب ي ض ا في هذا المحل هو المشار إ ل ي ه بمشارك النقطفين سهركم ودلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله ف إ ن م ا أ ه ل ك الذين من قبلكم ف إ ن م ا أ ه ل ك من كان قبلكم الغلو ب ف إ ن م ا أ ه ل ك من كان قبلكم الغلو ب أ ي إ ن م ا أ ه ل ك الامم ا ل س ا ب ق ة م ج ا و ز ة الحد ا ل م أ ذ و ن فيه على وجه ا ل ا ف ر ا د فوقعوا في الغلو ب ومن جملته غلوهم في الصالحين الذي أ و ق ع ه م في الشرك فيكون تحذيرا من الغلو بالنهي عنه و الدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال هلك المتنطعون الحديث رواه مسلم و دلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في خبره عن هلاك المتنطعين ف إ ن الخبر عن هلاكهم دال على ذمهم فان الخبر عن عن هلاكهم دال على ذمهم فكل شيء أ و ج ب الهلاك فهو مذموم فكل شيء اوجب الهلاك فهو مذموم شرعا ً و المراد بالتنطع التعمق في الكلام و المراد بالتنطع التعمق و التقعر في الكلام ثم صار رسما للغلو كله ثم صار رسما للغلو كله يعني أ ن أ ص ل التنطع في كلام العرب أ ن ه م كانوا يجعلونه للتقعر و التعمق في الكلام ثم صار علما على كل غلو يقال له تنطع و من التنطع من يغلو في الصالحين حتى どうしても言われていることはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのこはあなのこなのとなことはあなたのことなたのことななななななななななななななななななななななななな و شبهتهم ما ادعوه فيهم و شبهتهم ما د ع و ه فيهم حتى عبدوهم من دون الله حتى عبدوهم ن دون الله ا ل ث ا ل ث ة م ع ر ف ة أ و ل شيء اضجر به دين ا ل أ ن ب ي ا ء و ما س و ا ذلك مع م ع ر ف ة أ ن الله أ ر س ل ه م قوله رحمه الله ا ل ث ا ل ث ة م ع ر ف ة أ و ل شيء اضجر به دين ا ل أ ن ب ي ا ء どうしても言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉 ل 言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉をを言葉 唯一の説明をしてください。<因為> قال الله سبحانه وتعالى وحملها ا ل إ ن س ا ن إ ن ه كان ظلوما جهولا ف ا ل إ ن س ا ن مطبوع على الظلم والجهل وهذا الطبع يجعله يتسارع في تصديق الباطل فيزداد في, في قلبه ويتباعد عن الهدى فيقل الحق في قلبه إ ل ا أ ن يجعل الله عز وجل له نورا ف إ ذ ا جعل الله عز وجل له نورا أ خ ر ج ه من ظ ل م ة الجهل و الظلم إ ل ى نور العلم و العدل فانتفى عنه هذا العالم و لذلك قال الله عز و جل تقريرا لهذا الاصل فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ف إ ذ ا حبس نور الله عز و جل عن قلب العبد ف إ ن ه لا ينفعه شيء قال أ ب و العباس ابن ت ي م ي ة رحمه الله تعالى و من لم يجعل الله له نورا لم تزده ك ث ر ة الكتب إ ل ا ح ي ر ة و ضلاله إ ذ ا لم يجعل الله للعبد نور لا ينفعه ما عنده من الكتب بل ربما يكون واقعا في الضلال متهتكا في داعيا إ ل ي ه مع ك ث ر ة الكتب التي عنده ف ا ل ع ب ر ة ب أ ن يهديك الله سبحانه وتعالى ولذلك كان خير الخلق و أ ع ظ م ه م قدرا عند الله عز وجل و أ ش د ه م إ ق ب ا ل ا عليه يستجدي ربه كل ليله أ ن يهديه فروى مسلم في صحيحه من حديث عمر بن يونس عن ع ك ل م ة بن عمار عن ي ح ي بن أ ب ي كثير قال حدثني أ ب و سلمه بن عبد الرحمن بن عوف قال قلت لعائشه ب أ ي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته من الليل فقال ت كان إ ذ ا قام من الليل افتتح صلاته اللهم عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة فاطر السماوات و ا ل أ ر ض أ ن ت تحكم بين عبادك اهدني لما ا تامل ل ح بإذنك تهدي ن تشاء المستقيم هذا حال أ ب و القاسم الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم الذي غ فاذا ر له م تقدم من ن ه و ج ا منيراً وهو كانت ل ليلة في ظلمة في ل ل ل قلبه بدعاء الله عز وجل ي يضيء بدعاء عز أ يهديه فإذا ا ك ن هذه حاله وهو صلى الله عليه وسلم بها يظهر ش د ة افتقاره الى ه د ا ي ة الله عز وجل له فما ا ل ح ر ي بنا إ ل ا أ ن نرض ب ك ث ر ة دعاء الله سبحانه وتعالى أ ن يهدينا إ ل ى الحق فينبغي للعبد أ ن يجتهد في سؤال الله ا ل ه د ا ي ة و أ ن لا يغفل عن ربه عز و جل في استجدائه في هذا المطلب العظيم ليجعل الله له نورا يهديه إ ل ى ما فيه مصالحه في الدنيا و ا ل آ خ ر ه نعم قوله رحمه الله الحديث عشره م ض ر ة ا ل ع ق و ف على القبر ل أ ج ل عمل صالح وهو الشوق إلى العبادة وهو الشوق الى ع ب ا الشوق د ة وهو ل إ ا ل ع ب ا د ة ف إ ن ه م إ ن م ا صوروهم ليشتاقوا إ ل ى ع ب ا د ة الله عز و جل ف إ ذ ا ذكروهم حملتهم ذكراهم على الازدياد من ع ب ا د ة الله عز و جل فكان هذا حاملا على ع ب ا د ة الله ثم صار موجبا ل ع ب ا د ة المقبول من دون الله الثالثة التماثل والفكمة إزالتها الثالثة أشهر أشهر هي نعرف من في ما يجب ただいのいちは。<ペー> في ص خ ر ة ولا في بلاستيك ولا من التماثيل وش ر أ ي ك م وش ر أ ي ك م بهالكلام الحين يقولون ليش مردود ل أ ن اذكياء الخلق عندهم اليوم من أ ه ل اليابان و الصين وش يعبدون يعبدون تماثيل يعبدون تماثيل هؤلاء الذين يقولون العقل ا ل إ ن س ا ن ي وصل إ ل ى ا ل إ ع ج ا ز ب إ ن ت ا ج أ ش ي ا ء د ق ي ق ة لا يصل إ ل ي ه ا ا ل إ ن س ا ن البدائي بما في يزعمون أ ن ه اول مع أ ن في جعل ا ل إ ن س ا ن البدائي كما يزعمون أ ق ل عقلا فيه نظر لكن على التنزل معهم ب أ ن هذا الذي وصل إ ل ي ه ا ل إ ن س ا ن أ ن ه العقل الراقي فالعقل الراقي أ ي ن هو الذي يعتقد في التماثيل في بوذا وغيرها من التماثيل بل في أ ذ ل من ذلك كما يوجد عند بعض ف ل ا س ف ة الهند وغيره من ع ب ا د ة ا ل ف ي ر ا ن وغيرها مما يتخذ من دون الله سبحانه وتعالى مع أ ن فيهم أ ن ا س ا ينسبون إ ل ى ا ل ر ئ ا س ة في الدنيا من أ س ا ت ذ ة الطب أ و الكيمياء او ا الكيميا ل إ ح ي ا ء أ و الحاسوب ومع ذلك يجد الشيطان سبيلا إ ل ى قلوبهم ل أ ن الشرك مهما ر ج ع ه الى العقل مرجعه إ ل ى ا ل إ ر ا د ة التي في القلب فتجد من الناس له عقل في صورته الظاهره في, في دماغه في ذهنه في فهمه لكن قلبه ضعيف مسكين يكون مستولي عليه متسلط عليه صنم من خشب أ و من حديد أ و من نحاس أ و غير ذلك فالذي لا يعرف ح ق ي ق ة ا ل إ ن س ا ن و ما يتغير به ا ل إ ن س ا ن يقول مثل هذه ا ل ك ل م ة و لذلك من أ ع ظ م المعارف بعد م ع ر ف ة الله م ع ر ف ة العبد نفسه ف إ ذ ا عرف ا ل إ ن س ا ن نفسه وما يكون ل ل إ ن س ا ن من الخير و الشر و ما تميل إ ل ي ه نفسه ت ا ر ة وتميل عنه ت ا ر ة أ خ ر ى أ م ك ن ه أ ن يتميز له منازل هذه ا ل أ ش ي ا ء و مراتبها و أ ن النفس ا ل ب ش ر ي ة التي يتوهم الوصول إ ل ى كمالاتها أ ن ه ا أ ح ي ا ن ا تكون من أ ر د ل ما يكون فتكون ح ق ي ر ة د ل ي ل ة لصنم أ و لحجر أ و لشجر تعتقد فيه من دون الله سبحانه و تعالى ولكن يجب ان يكون هناك امر ك ن ان يكون هناك امر م ان يكون ه ن ا امر ممكن ان ي و ن ه ا م ر م م ك ان ي ك ن هناك امر ن ا و ه ن م ر ممكن ان يكون هناك امر ممكن ان يكون هناك ا ر ممكن ان و هناك امر م م ن ان ي ك هناك امر ممكن ان يكون هناك امر م م ن ان ي و ن هناك امر ممكن ان يكون هناك امر م م ي و ن هناك امر م م ك ان يكون ه م ر م ا ل يكون ه م ر ممكن ان يكون ه ن ا امر م م ن ان ي م ر ممكن ان يكون هناك امر م م ك ان ان يكون ه ن م ر ا ل ان ي ك ا ك امر م م م م ا ل ان ي و ن هناك امر م م م م م م م م م م م م م م م م م م م ق و ل ه رحمه الله ظنهم أ ن العلماء الذين أ صوروا الصور ة أ ر ا د و ا ذلك أ ي العلماء بحالهم أ ي العلماء بحالهم ممن كان مطلعا على خبر هؤلاء الصالحين ا ل خ م س ة وليس المراد العلماء ب أ م ر الله وليس المراد العلماء ب أ م ر الله ف إ ن العلماء ب أ م ر الله عز وجل لا يفعلون هذا、السابعة. ولكن هذا كان يحب ان يكون هناك اشياء اخرى في المسجد الاسود يوجد به الخير وفقده يوجد به الشر تذكرون أ ك ث ر لبي ش ه ابي ا ل ز ه ر آيه مستمع الشهاب س ن ى ل الزهري م <تصفيق> ل なんでしょうか 私たちは何をしてるのか。 أ ن مقصودهم من وضعها أ ن تخدمهم وتهدم الخلق قال الاعتصام ب ا ل س ن ة نجاه والعلم يقبض قبضا سريعا فنعش العلم بقاء الدين والدنيا نعش العلم يعني يشفع احياء العلم ببثه ونشده فنعش العلم بقاء الدين والدنيا وذهاب العلم ذهاب ذلك, ذلك كله هذا اثر عجيب يبين ح ق ي ق ة بقاء ا ل أ م ة ا ل م س ل م ة ق و ي ة أ ن ا ل أ م ة ا ل م س ل م ة بقيه قويه ما علمت دينها ف إ ذ ا علمت دينها و امتثلته تبقى ق و ي ة ف إ ذ ا ذهب العلم منها و صارت ج ا ه ل ة بدينها تصير أ م ة د ل ي ل ة ل أ ن ه ا لا تعرف دينها هذه ا ل أ م ة بماذا عزت لا ب ا ل أ ن س ا ب و لا ا ل إ ح س ا ب و لا ا ل أ م و ا ل و لا المناصب عزت كما صح عن アンはあなたの人の人はなたの人はあなたの人の人はの人ははあなたの人はあなたの人はあなたの人はあなはあなたの人はあなたの人はああなたの人はあなたの人はあなはあなたの人たの人ああなたの人はあなたの人はあなたの人はあなたの人はあなたの人の人はあなたの人はあなたの人はの人はあなたたの人はあなたの人はあなたの人はあなたの人はあなた وجدت انه شيء م د ع ف ا ل ع ز ة تكون ب ا ل إ س ل ا م الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا وهو الذي أ ر ا د ه ابي شهاب عندما قال فنعش العلم يعني العلم المتلقى عن الشرع من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بقاء الدين والدنيا وذهاب ذلك ذهاب ذلك كله يعني إ ذ ا ذهب العلم يذهب الدين والدنيا إ ذ ا ذهب العلم تذهب الدين و الدنيا إ ذ ا جهدت ا ل أ م ة دينها ف ر أ ت العدو صديقا و الصديقه عدوا و الشر خيرا و الخير شرا فلا بد أ ن يذهب عنها عزها و مجدها <تصفيق> نعم فيشكر ن سبب فقد ع م و ت العلماء لا مجال ان ينبغي به من ع م الله عند الله و حجر ا ل ح من كيف الى م ق ص و د الترجمه بيان ابطال ع ب ا د ة الصالحين بيان ابطال ع ب ا د ة الصالحين ف إ ذ ا كانت ع ب ا د ة الله م ح ر م ة عند قبورهم فاذا كانت عباده الله محرمه عند قبورهم ف أ ح ر ى أ ن تكون عبادتهم أ ش د تحريما ف أ ح ر ى أ ن تكون عبادتهم أ ش د تحريما و إ ب ط ا ل ع ب ا د ة الصالحين يتضمن إ ب ط ا ل ع ب ا د ة غيرهم و إ ب ط ا ل ع ب ا د ة الصالحين يتضمن ابطال ع ب ا د ة غيرهم ك ا ل أ ح ج ا ر و ا ل أ ش ج ا ر و غيرها الصحيح <تصفيق> عن <تصفيق> ا ئ ش ه رضي الله عنها انه من سنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه و سلم كنيسه و اتاكد ع ل الحبشه どういうこ أ ですか يحذر من ولولا ذلك لأني من ولو سمع عن جند عن جند عن ج ن ل عن جند عن جند عن جند عن جند عن جند ع و جند عن ج ن ا م ن ج ن ي عن جند عن جند عن جند عن جند عن جند عن جند عن جند عن جند عن جند ع ل جند عن جند عن جند عن جند ل ن جند عن جند ع ل ج ن ل عن جند عن جند عن ج ل د عن ج ن و عن جند عن جند عن ج ا ل عن جند عن جند عن جند عن ج ن ا ل ن جند عن جند عن جند عن ج م د عن جند عن جند عن جند عن ل ن د عن جند عن جند عن ج ل د عن ج ي د عن جن فاذا كانوا يتخذون قوه انبياء المساله فلا تتخذوا قوه مساله فان ينهاكم عن ذلك فقد نهى عنه كلا في ح ي ا ر ه م وانه لعند قوه السياق من فعله هو الصلاه عندها من ذلك وان لم يؤمن مسجدك هو معنى قولها فخرج ان يتخذ مسجدا فان الصحابه لم يكونوا يبنوا على قوله مسجدا 「今日は私の言葉を言うことです」 ذكر المصنف رحمه الله تعالى ل ح ق ي ه مقصود ا ل ت ر ج م ة أ ر ب ع ه ادله فالدليل ا ل أ و ل حديث ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن أ م س ل ا م ة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ك ن ي س ة الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور بنوا على قبره مسجدا و صوروا فيه تلك الصور مع قوله أ و ل ئ ك شرار الخلق عند الله فجعلهم شر الخلق عند الله مع ص ح ة قصدهم فجعلهم شر الخلق عند الله مع ص ح ة قصدهم فهم أ ر ا د و ا أ ن يعبدوا الله عند قبر هذا الصالح و جعلوا بناء المسجد و تصويره تذكيرا بالعباده و جعلوا بناء المسجد عند قبره و تصويره و تصويره حاضا على ا ل ع ب ا د ة و محرضا عليها و الدليل الثاني حديث ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت لما نزل ا لرسول الله صلى الله عليه و سلم الحديث متفق عليه أ ي ض ا و دلالته عن رسول ا ل ت ر ج م ة في قوله اتخذوا قبور أ ن ب ي ا ء ا ل مساجد مع قوله لعنه الله على اليهود و النصارى ف إ ن ه لعنهم و اللعن يكون على منهي عنه على وجه التعظيم و اللعن يكون على منهي عنه على وجه التعظيم مما يسمى كبيره و موجب لعنهم اتخاذ قبور ا ل أ ن ب ي ا ء مساجد ليعبدوا الله عندها فلعنوا على فعلهم مع انهم كانوا يعبدون الله لا يعبدون ه و ل ئ ك ا ل م ق ب و ر ي ن و الدليل الثالث حديث جندب حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم قبل أ ن ي م ت ر خ م س الحديث رواه مسلم و دللته على مقصود ا ل ت ر ج م ة ب قوله أ ل ا و إ ن من كان قبلكم اتخذوا كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد ثم قال أ ل ا فلا ت ت خ ذ ا ل ق ب و ر مساجد ف إ ن ي أ ن ه ا ك م عن ذلك فنهى صلى الله عليه و سلم عن طريقتهم و هي ع ب ا د ة الله عند قبور ا ل أ ن ب ي ا ء بوجهين أ ح د ه م ا الاتيان ب ا ل ص ي غ ة ا ل م ق ت ض ي ة للنهي ا ل د ا ل ة عليه و هي قوله لا تتخذ و هي قوله لا تتخذ ف إ ن لا ن ا ه ي ة م ع ق ب ة بالفعل المضارع و هذا وضع النهي في كلام العرب و ا ل آ خ ر في تصريحه بالنهي في تصريحه بالنهي في قوله ايش باني أ ن ه ا ك م عن ذلك ف إ ن ي أ ن ه ا ك م عن ذلك و هذا الدليل ا ل حديث فيه من الفوائد ا ل ف ص ه ا ل ي ه التصريح ب أ ن لا ا ل م ت ا ب ع ه الفعل المضارع تكون م و ض و ع ة ل د ل ا ل ة النهي عرفا و شرعا فعرفا من ج ه ة ا ل ل غ ة و شرعا من ج ه ة قوله صلى الله عليه و سلم ف إ ن ي أ ن ه ا ك م عن ذلك فاني أ ن ه ا ك م عن ذلك فصرح ب أ ن هذا التركيب يكون لي للنهي و علم أ ص و ل الفقه كما قال ا ل م ق ر د و ن خالطته العقليات فيبحث عن ا ل ش ر ع ي ة فقل أ ن تذكر مثل هذه الدلالات في كتب ا ل أ ص و ل ي ي ن مثل حديث ابي ه ر ي ر ة يا معشر قريش ثم تدلى في ن د ا ئ ه قال أ ب و ه ر ي ر ة فعم و خص انعم ي بالنداء جميع قبيلته ا ثم خص بالاقربين هذا مما يفسر وضع العموم و الخصوص في الوضع الشرعي و اللغوي و الدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ان من شرار الناس الحديث رواه ابن حدان و احمد و اشداده حسن و دلالته على حصول الترجمه في قوله صلى الله عليه و سلم ان من شرار الناس فجعلهم شر الناس و عد منهم الذين يتخذون ا ل ف ض و ر مساجد أ ن يعبدون الله عندها أ ن يعبدون الله عندها فهذه ا ل أ د ل ة ا ل أ ر ب ع ه كلها فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ف إ ذ ا كان منهيا عن فعله منسوبا إ ل ى الشر ملعونا على ذلك فكيف لو عبد ذلك الصالح من دون الله عز و جل فكيف لو عبد ذلك الصالح من دون الله عز و جل فحاله افضع و أ ش ن ع نعم فيه ا س ا ئ ل الاولى ماتك ا ل ر س و صلى الله عليه و سلم في <تضحي> من المسجد ما ق ر د ت الله فيه على قبر و ا م صالح و اوصح النيه ا ل ث ا ن ي ة ا ل ن ي ه ن ي ع ا ل ت ن ا ز ب و غيره ا ل أ م ر ا ل ث ا ل ث ة العبره في عرض مباركه صلى الله عليه وسلم ب ي ذلك كيف بين لهم هذا اولا ثم قبل موته بخمس ط ا ل ما قال ثم لما كان بالنفع لم يكتب ما تقدم الرابعه نهي م ا ف ع ي ه عند غربه قبل ان يوكل ا ل ق ر ل الخامسه انه من سنن يولي النصارى في خور ا ن ب ي ا ئ ه ا ل س ا د س ب ع ث م اياهم على ذلك السابعه ان مراده صلى الله عليه و سلم تحذيرنا عن قبره ا ل ا ل س ا ب ع ه ان مراده صلى الله عليه و سلم تحذيرنا عن قبره كيف تحذيرنا عن قبره كما قال ا له ل تحذيرنا عن قبله أ ن لا يفعل به ما فعلت اليهود و النصارى هذا معنى التحذير هذا معنى التحذير ا ل آ ن يجيك واحد ي أ خ ذ هذا المقطع هذا يقول استيقظوا يا شباب في كتبكم التحذير من نبيكم و يضعها المقطع يضعها المقطع كل واحد يقراها قلت شوف تحذيرنا عن قبله ف ا ه يقول كلام الرجال هذا صحيح كنا نايمين يقول كذا كنا صحيح كنا نايمين بعدين كم واحد على يعني قولتهم كمل مدرعين معه يجيك كثير ت م ل تويتر ويسوله بعد ه ا ش ت ا ج مثل هذه الاسماء ا ل ج د ي د ة لماذا ل أ ن ه ما أ خ ذ العلم عن أ ه ل ه ي أ ت ي هذا الاشتباه لا يوجد فقط في في كلام أ ه ل العلم ي أ ت ي إ ن س ا ن إ ل ى آ ي ة أ و حديث تشتبه مع آ ي ة أ خ ر ى و يفسر المعنى على كيفه هذا في ا ل ق ر آ ن حتى و في الحديث ي أ ت ي بعض الناس تجد ه يقول و الله هذه ا ل آ ي ة خ ا ل ف من ا ل معروف عندنا طيب أ ن ت س أ ل ت طلبت العلم رجعت إ ل ى أ ه ل العلم تجد أ ن ه فقط في وقعت في ر أ س ه م ب ا ش ر ة و لذلك يا أ خ و ا ن نحن نحفظ نقول عن ابن سيرين قال إ ن هذا العلم دين فانظروا عمن ت أ خ ذ و ن دينكم احنا ما نفهم هذا الاثر صحيح إ ن هذا العلم دين يعني إ ن أ م ر ك م كله إ ن م ا يؤخذ بالعلم فما ت أ خ ذ دينك فقط ب ا ل ع ا د ة أ و مشيت مع شباب و طريقتهم ك ذ ا أ و أ م ك و ب و ك يفعلون ك ذ ا و لا أ ه ل بلدكم يفعلون ك ذ ا هذا مو بالدين الدين تتلقاه ب ب ي ن ة و لذلك ف ا ئ د ة العلم أ ن ه يعلمك دينك ب ب ي ن ة و من رسخ في العلم لم يزعزعه عن طريقه شيء كما قال ابن القيم الراسخ إ ذ ا وردت عليه الشبهات ردها خ ا ئ ب ة و ا ح د ة و ا ح د ة يعني الراسخ في العلم لو تكاثرت عليه الشبهات يردها مهما كثرت ما تغير منا الشيء ولذلك أ ب و العباس ب ن ت ي م ي ة ح ا و ل يمررون على الفتوى اعادوها عليه غير م ر ة فكان كل م ر ة يقول هي ا ل م س أ ل ة ا ل م ق ص و د ة و إ ن غيرتموها يعني هي ا ل م س أ ل ة م ع ر و ف ة لكن هذا ا ل ر ا س ف يتميز له ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ خ ذ علم بالتقليد وفقط بدون بينات يصير أ ق ل شيء ينقله عن دينه ينقله عن دينه ي أ ت ي ا ل إ ن س ا ن و يجمع من كلام ا ن ل العلم م ر ة أ ع ط ا ن ي واحد مذكره كلها عن ابن ت ي م ي ة كلها نقولات عن ابن ت ي م ي ة نحو فهم صحيح لفكر شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة طلع ابن ت ي م ي ة يبيح العلم و طلع ابن ت ي م ي ة يبيح ا خ ت ل ا ق الرجال بالنساء و طلع ابن ت ي م ي ة أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة من هذا الرجل جمعها و طلع عنا ابن ت ي م ي ة جديد ليش ل أ ن ه هو ما فهم كلام ابن ت ي م ي ة ه و ي أ خ ذ من كلام بن ت ي م ي ة بعضه يترك بعضه مثل لو إ ن س ا ن قرق أ الف ويل للمصلين يعني ويل للمصلين لكن الله ما اراد ذلك أ ر ا د صنفا مخصوصا بينهم سبحانه و تعالى الذين هم في صلاتهم ساهون فلذلك من نجاه العبد في في دينه أ ن ينظر عمن ي أ خ ذ دينه انظر عمن ت أ خ ذ دينه و لذلك دائما من تستفيد منه من الشباب هو يرشدك لكن لا ينبغي أ ن يكون إ م ا م ك الذي ت ق ت د ي به اجعل إ م ا م ك الذي ت ق ت د ي بك به من جمع مع و ف ر ة العلم كبر السن هذا هو ا ل م أ م و ر به شرعا إ ذ ا أ ر د ت أ ن ت أ خ ذ دينك كما ينبغي حتى تكون لك عند الله ح ج ة بعض الناس ياخذ دين عن شاب بعدين يتغير هذا الشاب بعدين ذاك يقع فيه طيب أ ن ت ما كنت ت م د ح ه قال تغير طيب ليش تعرض دينك تاخذك عن ناس لهم أ ط و ا ر 私たちはこのように言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこを言うことを言うこ言うことを言うことを言うことを言うこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうううううううううううううううううううううううううううううううううううう فذكروا م الثالية بخطبتي قبل ق و ع ه بخمس اقل على الطائفتين لتيدهما ا ش ت ق و ل اهل البلاد ا ل أ خ ر ج ه م ب ا ض اهل السلف من اثنتين وسبعين تلقاهم الله تقوى ا ل د م ي ع و قوله رحمه الله رد على الطائفتين إ ل ى آ خ ر ه أ م ا الرد على ا ل ر ا ف ض ة ففي قوله صلى الله عليه و سلم أ ل ا و إ ن من كان قبلي لكم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد أ ل ا فلا تتخذوا القبور مساجد ف إ ن ي أ ن ه ا ك م عن ذلك أ ل ا فلا تتخذوا القبور مساجد ف إ ن ي أ ن ه ا ك م عن ذلك ف ن ه ا عن اتخاذ القبور مواضع ل ل ع ب ا د ة و ا ل ر ا ف ض ة و أ خ ز ا ه م الله هم أ و ل من أ ش ا ع في ا ل إ س ل ا م تعظيم المشاهد و العكوف عندها و ع ب ا د ة الله عز و جل فيها حتى عبدوا من عبدوا من دون الله عز و جل و أ م ا أ ر د على الجهميه ففي قوله صلى الله عليه و سلم ف إ ن الله قد اتخلني خليلا كما اتخل إ ب ر ا ه ي م خليلا ف إ ن الجهميه ينفون صفات الله و من صفات الله محبته لمن يحبه من خلقه و منهم خليله و منهم خليلاه إ ب ر ا ه ي م و محمد عليهما ا ل ص ل ا ة و السلام و في ذلك إ ث ب ا ت م ح ب ة الله عز و جل و هو رد على انفاق الصفات 何を言うべきかというと、言うべきではない。 بيان أ ن الغلو ة في قبول الصالحين يصيرها أ و ث ا ن ا تعبد من دون الله ل أ ن الغلو ة فيها يوصل قلب العبد ا ل ت أ ل ه له ل أ ن الغلو ة فيها يوصل قلب العبد إ ل ى التاله فيها فيعظمها شيئا فشيئا حتى ح م ك الله فيعظمها شيئا فشيئا حتى يتناهى إ ل ى عبادتها و من الغلو فيها اتخاذها مساجد أ و العكوف عندها أ و ا ل ص ل ا ة عندها ف إ ن هذا يجعلها أ و ث ا ن ا تعبد من دون الله 「あなたは私の言葉を言うことにしました。 يرسلنا ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود ا ل ت ر ج م ة أ ر ب ع ه ادله فالدليل ا ل أ و ل حديث ع ط ا ئ ن يسار رحمه الله أ ح د التابعين أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل ق ب ر ي و ت ن ا الحديث رواه مالك مرسلا و المرسل من أ ن و ا ع الحديث الضعيف إ ل ا أ ن له شواهد و ص ح بها و دلالته على م ق ف ل ا ل ت ر ج م ة في دعائه صلى الله عليه و سلم بقوله اللهم لا تجعل قبري و ث ن ا يعبد و الدعاء بذلك تنبيه إ ل ى أ ن ه مما يحذر و يحضر تنبيه إ ل ى أ ن ه مما يحذر و يحضر اي ممن يخاف اي مما يخاف وقوعه فيمنع منه و ذلك باتخاذ قبره صلى الله عليه و سلم محلا ل ع ب ا د ة الله كما قال في آ خ ر ه اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ف إ ن ه م لما غلوا فيها اتخذوها أ و ث ا ن ا تعبد من دون الله عز و جل و الدليل الثاني اثر مجاهد رحمه الله بتفسير قوله تعالى اقرايتم اللات والعزى قال كان يمت س لهم السويق فمات الاثر رواه ابن جرير في تفسيره و اسداده صحيح و د ل ل ت ه على مقصود الترجمه في قوله بعثه على قبره اي اقاموا عنده تعظيما له اي اقاموا عنده تعظيما له حتى عبدوه من دون الله عز و جل و الدليل ا ل ث ا ل ي أ ث ر م ن عباس رضي الله عنهما في تفسير ا ل آ ي ه المذكوره قال كان يرد السويق للحاج رواه البخاري و السويق دقيق ا ل ح ن ط ة أ و الشعير دقيق ا ل ح ن ط ة أ و الشعير ولته خلطه و بله بالسمن و لته خلطه و بله بالسمن و دلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في كونه رجلا صالحا كان يفعل ما يفعل من ا ل إ ح س ا ن ثم عظم و عكب على قبره حتى عبد من دون الله عز و جل و ا ل د ل ل ل ر ا ب ح حديث ا ن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم ا ل زائرات ا ل ك ب و ر الحديث رواه ا ل أ ر ب ع ة و إ س ن ا د ه ضعيف و ل ل ج م ل ة ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة شواهد تصح بها و ل ل ج م ل ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة شواهد تصح بها دون ا ل ج م ل ة ا ل ث ا ل ث ة و هي اتخاذ السرج فليس في الباب ما يقويها و دلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله صلى الله عليه و سلم و المتخذين عليها المساجد و السرج ف إ ن هذا من الغلو فيها و لعن فاعلوه ل أ ن فعلهم يؤدي إ ل ى تعظيم المقبولين حتى يعبدوا من دون الله عز و جل حتى يعبدون من دون الله عز و جل 私たちはこのように言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこと فان دعاءه هذا ا ن ت ج ا ء واعتصام ف إ ن دعاءه هذا ا ن ت ج ا ء واعتصام وهذه هي حقيقه الاستعاذه د هذه هي حقيقه ا ل ا س ت ع ا د ه نعم الرابعه قرنوا بهذا التفاقم الانبياء المساجد الخامسه المشكله والقراب من الله السادسه وهي من اهمها معرفه صفه عباده قوله رحمه الله ا ل س ا د س ة و هي من أ ه م ه ا م ع ر ف ة م س ت م في ع ب ا د ة الله ا ل ذ ي هي من أ ك ب ر ا ل أ و ث ا ن أ ي كيف وقعت ف إ ن ه ا ا ب ت د أ ت بتعظيمه و العكوف عند قبله مع ع ب ا د ة الله و انتهت إ ل ى عبادته من دون الله السابعه م ع عندنا قول عمل صالح 何と言ってもいいです。 من كل ما ينقصه أ و ينقضه من كل ما ينقصه أ و ينقضه و من ج م ل ة ذلك سده الذرائع ا ل م و ص ل ة إ ل ى الشرك و من ج م ل ة ذلك سده الذرائع ا ل م و ص ل ة إ ل ى الشرك اي غلقه طرق الشرك ي غلقه طرق الشرك 私の言葉を読んでい ت のは、私の言葉を ا んでいる。 الله لا فيها فنها فقال لما يا الله الله قال لا قبيلا ولا تنورا تطورا عليه وسلم يدخل فعله رسول صلى عليه وسلم تدخل قل تسليمكم يبلوني لينكم سبعه عندك رحين أبي قموري من من ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه ث ل ا ث ة أ د ل ة فالدليل ا ل أ و ل قوله تعالى لقد والبعض ج ا ء م من أ ن ف س ك م ا ل آ ي ة و دللته على اصول ا ل ت ر ج م ة في قوله حريص عليكم أ ي على هدايتكم و نفعكم في العادل و ا ل آ ج ل و من ج م ل ة حرصه صلى الله عليه و سلم حمايته جناب التوحيد و نهيه عن طرق الشرك و من كان به مقتديا ً كان لحاله صلى الله عليه و سلم ممتهلا و من كان به مقتديا كان لحاله صلى الله عليه و سلم ممتهلا يعني الذي يدعو إ ل ى التوحيد و يبدي فيه و يعيد و ي ن د ر الناس من الشرك هذا مقتدي بالنبي صلى الله عليه و سلم حاله كحال النبي صلى الله عليه و سلم فهذا أ ح ر ى الناس لصدق الاتباع الذي ينتسب إ ل ى النبي صلى الله عليه و سلم يكون في حاله كما كان صلى الله عليه و سلم في حاله و هو صلى الله عليه و سلم كان يقوم و يقعد و يبدئ و يعيد في ا ل أ م ر بالتوحيد و النهي عن الشرك النهي ا ل أ ك ي د ف أ ك م ل الناس له اتباع و أ ص د ق ه م به اقتداء من قام بهذا ا ل أ ص ل و الذي لا يقوم بهذا ا ل أ ص ل هذا ناقص الاتباع الخطيب الذي تجد خطيب مسجد يبقى خمس سنوات لا يتكلم عن توحيد الله عز و جل و لا ي ح د ر من الشرك يقول التوحيد فهمنا و العقل تطور هذا من الجهل ب ط ر ي ق ة النبي صلى الله عليه و سلم النبي صلى الله عليه و سلم كان يبدي و يعيد حديث جند بن عبد الله قبل أ ن يموت بكم؟ بخمس قبل أ ن يموت بخمس و قد قامت د و ل ة ا ل إ س ل ا م و ارتفعت رايتها و ثبت ملكها و انتظمت جيوشها فكان يبدي و يعيد في أ م ر توحيد الله سبحانه و تعالى ل أ ن ه لا نجاه للخلق و لا فلاح و لا صلاح لهم في الدنيا و ا ل آ خ ر ه الا بتوحيد الله سبحانه و تعالى ف إ ذ ا استقام فيهم أ م ر التوحيد استقامت لهم الدنيا و فازوا في ا ل آ خ ر و إ ذ ا ضعف فيهم التوحيد خسروا في الدنيا و ا ل آ خ ر و هذا من منافع العلم ل أ ن العلم يقودك إ ل ى تعريف الناس ب أ ه م ما يلزم عليه العلم ليس هو العلم الذي تكون تدرس الناس تتعلم تعلم الناس مصطلح الحديث و أ ص و ل الفقر و النحو هذه أ ش ي ا ء ط ي ب ة لكن العلم ا ل أ ك ب ر أ ن تعرف الناس ما يقربهم إ ل ى الله عز و جل و أ ع ظ م ما ي ق ر ّ م ه م الى الله عز و جل هو التوحيد و لذلك كان هذا هو علم الناس في هذه البلاد توحيد الله عز و جل هذا هو علم الناس في هذه البلاد الذي رفعهم فيما حازوه في دينهم و دنياهم ف إ ذ ا تقاصر و تناقص فيهم كما هو المشاهد اليوم ذهبت عنهم تكرر و كان أ ع ظ م غنائمهم التي غنموها من بث العلم فيهم معرفتهم توحيد الله عز و جل كان يسمع له أ ه ل ي وادي ح ن ي ف ة التي كانت اكثر الرياض في ما قبل كما ذكر ابن بشر بعد ص ل ا ة الفجر دوي كدوي النحل في تعلم العلم يعني من ش د ة انتشار العلم كدوي النحل و ذكر أ ن ب ل ي د ة ص غ ي ر ة من بلاد الاجل هي ب ل د ة الشيقه مع توقيرنا لاهلها ل ك ن ا ب ل د ة ص غ ي ر ة كان فيها في وقت من ا ل أ و ق ا ت ثلاثمئه ع ا ل م هذه ب ل د ة ص غ ي ر ة فيها ثلاثمئه ع ا ل م لما انتشر العلم و انتشرت ا ل د ع و ة و أ ق ب ل الناس من كل حدب و صوب و انتشرت العلوم في هذه البلاد التي كانت أ ر ض م ج ه ل ة و فقط إ ن م ا ارتفعوا بتوحيد الله عز و جل ف ا ل إ ن س ا ن الحريص على نفسه و على أ ه ل ه يحرص على تعليمهم توحيد الله سبحانه و تعالى و الدليل الثاني حديث ابي م ر ي ر ه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الحديث رواه ا ب داود ب إ س ن ا د حسن و له شواهد ي س ح بها و دلالته على م ق ص و د ا ل ت ر ج م ة في قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا و قوله ولا تجعلوا قبري عيدا و قوله وصلوا علي ف إ ن صلاتكم تبلغني حيث كنتم فهذان نهيان ي و أ م ر منه صلى الله عليه و سلم كلها تبين حمايته صلى الله عليه و سلم جلال التوحيد و سده كل طريق يوصل إ ل ى الشرك فنهى صلى الله عليه و سلم أ و ل ا عن جعل البيوت قبورا ب أ ن تعطل من ا ل ص ل ا ة و الدعاء ف إ ن البيت إ ذ ا خ ل ى من ا ل ص ل ا ة و الدعاء كان كالقبر ف إ ن القبر ليس محلا ل ل ص ل ا ة و الدعاء ع ن د ه و البيوت التي تخلو من ذلك هي كالقبور ثم نهى ث ا ن ي ة عن جعل قبره صلى الله عليه و سلم عيدا فلا يزار على وجه مخصوص يعظم فيه غلقا ل ل م ق و ع في الشرك ثم أ م ر صلى الله عليه و سلم ان نصلي عليه ب أ ن نصلي عليه صلى الله عليه و سلم حيثما كان ل أ ن ه صلى الله عليه و سلم يبلغ ص ل ا ة أ م ت ه و إ ن ب ع د و ا عنه بتبليغ ا ل م ل ا ئ ك ة كما ت ب ت ذلك في الحديث والدليل الثالث حديث علي بن حسين علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه ورحمه عن ابيه عن جده علي وفيه ق ص ة ا ل م ذ ك و ر ة و إ س ن ا د ه صالح لا ب أ س به وله شواهد تقويه و ا ل إ س ن ا د الصالح هو الذي يكون في أ د ن ى مراتب الحسن هو الذي يكون في أ د ن ى مراتب الحسن الحسن و الحديث عزاه المصنف إ ل ى ا ل م خ ت ا ر ة و المراد بها كتاب ا ل م خ ت ا ر ة للضياء المقدسي كتاب ا ل م خ ت ا ر ة للضياء المقدسي و هو عند من هو فوقه فالحديث المذكور أ خ ر ج ه أ ب و يعلى الموصل في مسنده و د ل ا ت ه على م ص و ل ا ل ت ر ج م ة في جمله الثلاث لا تتخذوا ق ب ر عيدا و قوله و لا بيوتكم قبورا و قوله ف إ ن تسليمكم يبلغني حيث يبلغني أ ي ن كنتم و ر و ا ي ة أ ب ي ي ع ل ى ا ل م و ص ر ي م خ ت ص ر ة ف إ ن الحديث في مصنفي شيخه أ ب ي بكر بن أ ب ي ش ي ب ة فيها فان صلاتكم و تسليمكم يبلغني اين كنتم ف ن صلاتكم و تسليمكم يبلغني أ ي ن كنتم ف ا ل ص ل ا ة و السلام عليه صلى الله عليه و سلم يبلغها أ ي ن م ا كان المصلي و المسلم عليه صلى الله عليه و سلم فدلالته عن المقصود في الجمل ا ل ث ل ا ث ة الثلاثه والقول فيها كقول ا ل في سابقها ن ع فيهم <تصفيق> س <تصفيق> ا ل الاولى تفسير ايه ا ل و ق ر ا الثاني ا ب ا ل ه امته عن هذه من اتقان د و ى ا ل ل ث ه بك ص ع ي ن ا و ر ح ت ه و ر ح م ه الرابع نهيكم عن زياره ربه على وجه مخصوص مع أ ن زيارته من أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل ل أ ن ز ي ا ر ة القبول على الوجه المشروع س ن ة ل أ ن ز ي ا ر ة القبور على وجه المشروع س ن ة و قبره صلى الله عليه و سلم افضل القبور و قبره صلى الله عليه و سلم أ ف ض ل القبور و اتباع السنن من أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل فالفضل راجع إ ل ى العمل لا راجع الى القبر فالفضل راجع إ ل ى العمل و هو زيارته صلى الله عليه و سلم على وجه المشروع なにわ男子の死に方を見つけたのはこのように言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉 私たちのお話はなたの 早い時期にお会い ه ا くれているときに、この時期 ن お会いしてくれている ا きに、この時期にお会いし ا くれていると ع に、この ن 期にお会いして ا れているときに、この時期にお会いしてくれているとき أنه لا にお会いしてくれているときに、 و ق ا ل الله تعالى الم تر الى الذين م و ت و ا مسلم من الكتاب يؤمنون بالذكر والطاغوت وقوله قل هل ننبئون ي بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعن الله وعباده وجاه من فرد والخنازير وعلى الضارون وقوله قال الذين غلبوا على امرهم ل ي ت خ م ن عليهم مسجدا قالوا يا رسول الله ان يقوله <تصفيق> النصارى قال فمن أ اخرج والمسلم ان توفى عنه يقرا <تصفيق> وفضوح ا ر وان يرسل رسول الله صلى الله بسنة عليه وسلم م من قال وان ه ربي قال يا محمد اذا اطعمتك الله فانه لا يرد واني أ اطعمك ي لامتك الا بها بسنه نعامه والا تشقق عليهما لكم من سواء انفسهم فيستبحث بعضا لهم ولو اجتمع عليهما باطلالها حتى يكون بعضهم يهلك بعضهم ويسقي بعضهم بعضا وروعوا كفارهم بصحيح وزاره وانما خافوا على امتي يا ابن المددين و ق ع ل ي د امرنا ب ه ي ا و ل ا و م س ل م ي ن من أ م قبل م ان ينفعنا بهذا المسلمين و ل ب د امرنا بهذا المسلمين و خاطره من ب قبل ان ب ينفعنا ب ع ح بهذا المسلمين خاطرهم ذكر ا ل م ص ن ف رحمه ح الله ل ت ق يقولون م ق ص د ا ت ر ج م خمسة ة أذية أ فالدليل ا ل ل قوله تعالى أ ان ل ل ط ا ئ ي ص ي ا ا من ل ك ت ا الآية ب و د ل ت ه على مقصود ا ل ت ر ج م ة ي ؤ من و ن جديد ب و وقارئه الكتاب م ن ا ل ي ه و د و ا ل ن ص ا ر ى آ م ن و ا ب ا ل ط ر ه و ا ل ش ي ط ا ن ف ع ب د و ه ل أ ن ه م أ ط ا ع و ه فيما زين لهم من الشرك و ي ق و ل في هذه ا ل أ م ة من يفعلك فعلهم كما في حديث أ ب ي سعيد الخدري ا ل آ ت ي لتتبعن ا سنن من كان قبلكم و فسره باليهود و النصارى فمن فعل اليهود و النصارى وقوع الشرك فيهم فكما وقع فيهم فسيقع في هذه ا ل أ م ة و الدليل الثاني مو له تعالى قل هل انبئكم بشر من ذلك ا ل آ ي ه و دللته على اصل الترجمه في قوله و عبد الطاغوت اي جعل منهم من عبد الطاغوت كما تقدم و المراد بهم من اشرك من اهل الكتاب فان سياق الايات فيهم و يكون لهم خلوه في هذه الامه يقعون في عباده غير الله عز و جل فيشركون كما أ ش ر ك اليهود و النصارى و الدليل الثالث قوله تعالى قال الذين غلبوا على أ م ر ه م و دللته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله لنتخذن ا عليهم م س ت د ا ء فان أ ه ل ا ل غ ل ب ة صيروا اصحاب الكهف أ و ث ا ن ا يعبدونهم و اتخذوهم و ا ت خ ذ قبورهم مساجدا و كما يكون هذا و كما كان هذا في أ ه ل الكتاب فسيكون في هذه ا ل أ م ة و اختلف في هؤلاء هل كانوا من اليهود أ و من النصارى على قولين أ ص ح ه م ا أ ن ه م من اليهود و هو اختيار أ ب ي الفداء ا بن كثير رحمه الله تعالى ماذا استدل ب ا ب ن ك ث ي ر ل أ ن ه م من اليهود قال ل أ ن قصتهم في كتب اليهود و لو كانوا في النصارى ل أ س خ ط و ه ا منهم ل أ ن ه م كانوا يبغضون النصارى فثبوتها في ا ل ت و ر ا ة التي ب أ ي د ي اليهود و هي م ح ر ف ة و ق ر ا ء ة أ ح ب ا ر ه م لها و تعظيمهم أ خ ب ا ر ه ا دال على أ ن ه م كانوا من اليهود الصلاة والسلام القدر الله عن أن الله الله عليه قال تتبعنا سلنا كان الحديث القذة عليه سول صلى عليه وسلم、قبلكم عليه لكن ليس بالقذة سعيد رضي فيه عنه حذو سى من متفق よく聞いている方が ب らっしゃ و ように言っ ب いま ا ع ليس فيه حذو ا ل ق د ة ب ا ل ق د ة و إ ن م ا شبرا بشبه و ذراعا بذراع و دلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم و من سننهم الوقوع في الشرك و من سننهم الوقوع في الشرك في ع ب ا د ة غير الله فيكون مما يقع فيه فئام في من هذه الامه الشرك والدليل الخامس حديث التوبه ا رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله ز و ى ل ا ل أ ر ض الحديث أ خ ر ج ه مسلم و ر و ا ه البركان ي في صحيحه أ ي في المستخرج على الصحيح ر و ا ه البركان ي في صحيحه أ ي المستخرج على الصحيح ب ا ل ز ي ا د ة ا ل م ذ ك و ر ة وهي عند أ ب ي داود وابن ماجه ت ا م ة وبعضها عند الترمذي و إ س ن ا د ه ا صحيح والعزو إ ل ي ه م أ و ل ى ام ليس ب أ و ل ى ما الجواب لماذا هو عزائم مسلم ب ع د ه ن قال و زاد ا ل ب ل ك ا ن ي لماذا ما قال و زاد أ ب و داود و ب ن ماجه و قال ا ل ب ل ك ا ن ي العزو إ ل ى أ ب ي داود و ب ماجه و ل ى أ م إ ل ى ا ل ب ل ك ا ن ي الجواب إ ل ى أ ب ي داود و ا ماجه ل أ ن الحديث إ ذ ا خرج من الصحيحين يعزى الى السنن إ ل ى السنن الاربع ومع ذلك عزاه المصنف إ ل ى ا ل ب ر ق ا ن ي لماذا آية أمين لانه أ ن عن ه مستخرج ل ل ص ح ح ي فيكون كشرطه شرطه أ مستخرج عن الصحيح فيكون شرطه كشرطه, لأنه مستخرج عن الصحيح فيكون شرطه كشرطه. よく見る ب こ س ا ن に見 ه と、و وقع فيها ز ي ا د に見ると、このように見ると、このように見ると、このように見ると、このように見ると、ل ح يقول ると、م ض ا うに見ると、このように見ると、このように見ると、このように見ると、このように見ると、このように見ると、この ا ل に ت ب, ب, ب الصحيحة る ي ك و ن ح ك 見ると、 حكمها إ ل ا ما استثني من ذلك و دلالته عن ل اقصد ا ل ت ر ج م ة من وجهين أ ح د ه م ا في قوله و حتى تعبد فئام من أ م ة أ و ث ا ن و حتى تعبد فئام من أ م ة الاوثان و هو صريح في مقصودها و خبر صادق عن تحقق وقوع الشرك في هذه ا ل أ م ة و الفئام الجماعات ا ل ك ث ي ر ة و الثاني في قوله صلى الله عليه و سلم و لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى يلحق حي من أ م ت ي بالمشركين فهو خبر صادق عن لحوق حي من أ م ت ه صلى الله عليه و سلم ب ا ل م ش ك ي ن و الحي اسم ل ل ق ب ي ل ة و في ر و ا ي ة ابي ا و د ا و غيره حتى تلحق قبائل من أ م ت ه حتى تلحق قبائل من أ م ت ه لان عندنا حي كذا حي كذا حي كذا أ ص ل ه كان الحي منزل ا ل ق ب ي ل ة فحي بني فلان منزلهم ثم سميت هذه ا ل أ س م ا ء هذه ا ل أ ح ي ا ء تبعني هذا ا ل أ ص ل ففي قوله صلى الله عليه وسلم حتى يلحق حي من أ م ة المشركين يعني قبائل من هذه ا ل أ م ة كما وقع في الواتي يعني د و د ه ب م ا د ة تلحق بالمشركين واختلف في لحاقها بالمشركين على قولين أ ح د ه م ا أ ن ه ا تكون م ش ر ك ة مع بقائها في أ ر ض ه ا ن ه ا تكون مشركه مع بقائها في ا ر ض ه و القول ا ل آ خ ر أ ن ه ا تخرج إ ل ى بلاد المشركين فتقع في ا ل ش ر ف أ ن ه ا تخرج الى بلاد المشركين فتقع في ا ل ش ر ف و القول الثاني أ ق و ى لما في إ ث ل ا ف ه من ز ي ا د ة المعنى في الحديث و القول الثاني أ ق و ى لما في إ ث ب ا ت ه من ز ي ا د ة المعنى في الحديث فيصير قوله صلى الله عليه و سلم ولا تقوم الساعه حتى يلحق حي من امه المشركين يعني حتى يخرج اليهم فيقع في الشرك و حتى تعبد في امر من أ م ة أ ل ا و ث ا ن يعني تعبدها مع بقائها في في بلاده اما إ ذ ا قلنا معنى حتى يلحق يعني حتى يشرك صارت ا ل ج م ل ة ا ل أ و ل ى مثل ا ل ج م ل ة ا ل ث ا ن ي ة حتى يلحق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 何がれているかいうと、何が言われているかというと、何が言わいのかといのうと、いのいうと、何が言われているとているのかれるのかとが言わが言われれているのかといういというと、れて ثم وافقوهم على ما هم عليه وافقوا ثم وافق المشركين على ما هم عليه فمدحوا لهم الشرك و أ ق ر و ه م عليه و قالوا هؤلاء أ ه د ى ا ل ل ذ ي ن آ م ن و ا سبيلا فلا تغني م ع ر ف ة القلب لا بد من العمل أ ن يعمل ا ل إ ن س ا ن بما يدعو إ ل ي ه التوحيد هذا يكون الموحد أ م ا م ع ر ف ة القلب فقط يقول أ ع ر ف التوحيد في قلبي ثم لا يعمل هذا يسلخ من التوحيد وهذا من أ س ب ا ب أ ن هذا الحي الذي يلحق المشركين يخرج إ ل ي ه م ثم يقع في الشرك لمواطاكه أ و ل ئ ك ونزوله عندهم و إ ق ر ا ر ه م على ما هم عليه حتى يصير ا ل إ ن س ا ن من المشركين نعم ا س ه قول من ا ل ق خ ا ر الذين يعرفون البخاري من أ ه د ى سبيلا من ا ل م ؤ م ن ي ن قال أ ن ه لا بد أ ن يوجد في هذه ا ل ا م ة كما تقرر في ح د ي ث ابي سعيد ا ل آ ن ي أ ت ي واحد يقول حديث إ ن الشيطان أ ي س ان يعبده المصلون في جزيره العرب قال هذا يدل على أ ن الشرك ما يقع عليه حتى تعبد و ف أ و م من أ م ة ا ل أ و ث ا ن لا بد أ ن تصدق بهذا و تصدق بهذا هذا الحديث وقع في نفس الشيطان ا ل ي أ س أ ن ه وقع في فيها أ ن ه ي أ س لكن هذا ا ل ي أ س لم يمنعه فيما يستقبل من ا ل أ ي ا م من أ ن يزين الشرك للناس فيعود إ ل ي ه ك ا ل إ ن س ا ن يطلب شيئا ثم ي ي س منه أ ي ا م ا بل سنوات ثم يتجدد له فيه ا ل أ م ل 続いては、私たちの思いを聞いています。<t> 私はこの方にお聞きしたい الناس بانتصاره لعلي و م ح ب ة آ ل البيت وهذا أ م ر يتعلق ب من يتعلق حتى يغلب على قلوب الناس ثم يجرهم إ ل ى الشر ف إ ذ ا كان هذا وقع في الزمن الفاضل و كان فيهم من آ م ن به في أ م ر ب ي وهو ادعاء ا ل ن ب و فما بالك ب ا ل أ م ر الملتبس في ا ل أ ز م ن ة ا ل م ت أ خ ر ة فيبقى ا ل إ ن س ا ن خائفا على قلبه أ ن ي ق ل ب ه الله سبحانه وتعالى من الهدى إ ل ى الضلال فلا ينبغي ل ل إ ن س ا ن أ ن ي أ م ن على نفسه بل يديم الخوف على قلبه أ ن يتحير أ و أ ن يتلون أ و يتغير معها هن... مع هذه الوالدات و لذلك كان من أ ك ث ر دعائه صلى الله عليه و سلم كما في حديث ا م ن س ل م ة عند أ ح م د بن س ت ا ذ الحسن اللهم مقلب القلوب ت ن ب ت قلبي على دينه فكان من أ ك ث ر دعائه صلى الله عليه و سلم هو هذا الدعاء و انظر إ ل ى أ ن ه هو صلى الله عليه و سلم يدعو بها في زمن المحن و الفتن فيه ق ل ي ل ة ما بالك بما يكون في اخر الزمان من ك ث ر ة الفتن حتى قال حذيفه رضي الله عنه لتصبن هذه الفتن على ا ل أ م ة صبا يعني تفتح أ ن و ا ع من الفتن على هذه ا ل أ م ة أ ن و ا ع ك ث ي ر ة لا تظنون الفتن يا إ خ و ا ن فقط هي مجرد العذاب و ا ل أ ل م الفتنه بالرخاء أ ع ظ م الفتنه بالرخاء أ ع ظ م انظر الانسان ما فتح عليه من زينه ا ل ح ي ا ة الدنيا من أ م و ر لو خرج من في القبور لم يصدقوا أ ن هذه ح ي ا ة الناس و ظنوا أ ن ه في ا ل ج ن ة لما يتمتعون به من خير و رزق و سعه و رغد و أ ن و ا ع ع ظ ي م ة هذه الاتصالات و س ا ئ ل الاتصال التي لم يكن في أ ل ح ا ن ن ا نحن فضل ع م ا مضى قبل سنوات أ ن ه ا تكون ثم انظر قدر ما يقع فيها من الاتصال السريع و ا ل ن ع م ة العظيمه ة على ا ل إ ن س ا ن فهذا بلاء عظيم ف ت ن ة ل ل إ ن س ا ن هل تنتفع بهذا فيما يقربك إ ل ى الله أ و أ ن يكون حاجب بينك وبين الله سبحانه وتعالى ترى التويتر هذا حجب اناس عن الله عز وجل ن ا س كانوا يشتغلون بطلب العلم ثم صاروا مغردين تجد عنده ثمانيه عشر ل ف ومدري كم ت غ ر ي د ة مشتغل ليله ونهار فيها التغريد ة حتى صار ياتي ا ل إ ن س ا ن في المسجد و هو ماسكه الجهاز هذا بين ا ل أ ذ ا ن و الاقامه و يضغط على الجهاز هذا حلمان ترى هذا حجاب انظر كيف صار ف ت ن ة له ف ت ن ة أ ح د ا ل إ خ و ا ن يخبرني يقول كنا ج م ا ع ة مسجد و نجلس ن ق ر أ بعد ص ل ا ة العصر و نجلس كل واحد ي ق ر أ و نرى بعضنا يقول ففتنت إ ل ى أ ح د ن ا كل ف ت مده صار يقوم ب س ر ع ة و يذهب يقوم ب س ر ع ة ما عاد يجلس يقول فرمقته م ر ة و هو يحرك الجهاز هذا معه 私はそれを見ることができるようにしてください。 よく聞いてください。 私たちはこのように言うときに、このように言うときに、このように言うときに、このように言うときに、このように言うときに、 ل أ ن وجود من يعينك على الخير تثبيت لك من أ ع ظ م ما يثبتك و الحمد لله الخير في هذه ا ل أ م ة لا يؤد و لذلك انظر إ ل ى الدول التي قامت م ن ص ل ة ا ل إ س ل ا م ما سقطت د و ل ة إ ل ا قامت على أ ن ق ا ذ ه ا في آ خ ر ه ا د و ل ة أ خ ر ى تحت ر ا ي ة ا ل إ س ل ا م فلا تسقط د و ل ة إ ل ا يقيم الله عز و جل د و ل ة ترفع ر ا ي ة ا ل إ س ل ا م فلا ق و ف على ا ل إ س ل ا م و اما الخوف عليك انت هل تكون مع هؤلاء الناجين المنصورين او لا تكن منه <تصفيق> واخباره بانه برج المنزل واخباره م ناداك و ع باجابه دعوته لامته ب ا ث ن ز ي ن واخباره ب أ ن ه منع ثابته واخبارهم ببقاء س ب بعضهم ا ل ي من ا ل م المهنية وإضباروا ئ ف ه المنصوره وكل هذا وقع كما اخبر مع انه ل و ا ح د ة منها من أ ب ع د ع و ث ا ن قولوا رحمه الله رابعه ع ش ر ل ت ن ب ي ه على معنى ع ب ا د ة ا ل أ و ث ا ن أ ي أ ن ه ا لا تختص ب ا ل أ ص ن ا م اي انها لا تختص بالاصنام بل كل ما عبد من دون الله عز و جل فهو وثن بل كل ما عبد من دون الله عز و جل فهو وثن وهذا اخر البيان على هذه ا ل ج ن ة 私たちはこのように見えます。 و ان شاء الله تعالى كلها نستكمل ب ذ ن الله يقول هذا ا ل س ا ئ د ما أ ف ض ل شروع كتاب التوحيد أ ف ض ل شروع كتاب التوحيد هو كتاب فتح المجيد ل أ ن ه شرح ملخص محرر و هو من أ ح س ن شروع كتاب التوحيد و من المفيد ل ل إ ن س ا ن أ ن ي ح ض ر قراءته عند ش ي خ ل أ ن الاخ يقول لقراءته أ ف ض ل أ ن ي ح ض ر ه عند シェイク・マリン。 よく聞いてみましょう。 ع ل ي ك ب ا ل ع ل م ا ل ك ب ا ر و اقتدي ب ا ل ع ل م ا ل ك ب ا ر و الدعوات ما تنتهي كل شوي يطلع لك واحد يقول الكلام الكلام الذي مات ع ر ف ه م رد للعلماء و الاجتهاد له أ ه ل ه و العام ي ق ل د من اللطائف انه هو ب العام ي ق ل د و احد من, من الاخوان جاء إ ل ى ق ر ي ة من القرى ق ر ي ب ة من الرياض و من البعيد 彼は彼の家を見つけたのは彼の家を見つけたのは彼の家を見つけたのは彼の家を見つけたのは彼の家を見つけたのは彼の家を見つけたのは彼の家を見つけたのは彼の家を見つけたのは彼の家を見つけたのは彼の家を見つけたのは彼の家を見つけたのは彼の家を見つけたのは彼の家を見つけたのは彼の家を見つけたのは彼の家を見つけたのは彼の家を見つけたのは彼の家を見つけたのは彼の家を見つけたのは彼の家 よく聞いてみましょう。 よく聞いてみると、あなたるあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあてたはあてたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた 私はこの辺りにあることを言っていました。 ハックを読んでいるときに、このように思うときに、このように思うときに、このように思うときに、このように思うときに、 على أ ن شيئا من الحديث نسخ شيئا من القران الكريم يقول هذا الاخ من ما ل م ا خ ذ الشرعي ب ت س م ي ا ل إ ع ج ا ز العلمي وما ن اخذ عليه جمالك الماخذ الشرعي أ ن أ ع ظ م ا ل إ ع ج ا ز العلمي هو ا ل إ ع ج ا ز في ا ل آ ي ا ت التي طلب من الناس العمل بها من أ م و ر الخبر أ و أ م و ر الطلب هذا أ ع ظ م ا ل إ ع ج ا ز ك ا ل إ ي م ا ن بالغيب هذا من أ ع ظ م ا ل إ ع ج ا ز كيف أ ن ا ل إ ن س ا ن يجرد قلبه و يؤمن بالغير الذي لا يدركه فالعلم ليس محصورا على الوقائع ا ل م ت ع ل ق ة بالكون أ ع ظ م العلم العلم بشرع الله عز و جل بدين الله عز و جل و من الماخذ عليه أ ن ه يسمى إ ع ج ا ز ا خبريا ن و قده يعني أ ن هذا خبر أ خ ب ر عنه و وقع و عليه ماخذ ع د ة よく知りたいと思います。 なんで、この辺りを見 ذكر よく聞いているときに、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉をんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、 よく聞いてください。 私のお世話になります。<音楽>